بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين اي ان كنتم لان نافع ان كنتم غاو كنتم قوم مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضامه الاولين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 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنغلبون واجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين قال الله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربي والكتاب المبين الكتاب المبين على القران يعني الله يقسم بالقران حين يقسم بالقران يعني الاقسام بشيء يدل على عظمته وعلى مكانته وعلى اهميته فيقسم الله بالقران وعلى وشه اقزم انه قران فقالوا ان من البلاغه ان يقسم والمقزم به واحد اذ يقزم عليه والقزم واحد يقزم بايش بالقران ان هذا قران قال قسموا قال وال والكتاب المبين يعني كأنه قال أقسموا بالكتاب المبين الناجع لنا هو القرآن أنه أنه جعلناه كرمانا عربيا لعلكم تعادلون لا جعلناه كرمانا عربي قال لي لكم لعلكم يعني نريد بذلك إيش أن تعجلوا أن تعادلون أن تعادلون وتفهموا ما فيه جعلناه كرمانا عربيا لعلكم ت يعني تعادلون لعلكم تفهمون ما فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أم الكتاب الأم بيقول يطلق على الأصل. في أم الكتاب بديري بيختلفوا فيها بيقولوا أم يعني في علم الله. هو بيقولوا فالله المحفوظ راكد. والله المحفوظ يعني علم الله. تمام تمام. فهو في الله المحصور يعني هو قال لعلي حكيم يعني هذا الكتاب. علي يعني عاد مميز على باقي الكتب على مميز على باقي الكتب يعني له مكانها اكثر فوق هذه الكتب علي وايضا حكيم فيها الحكمه يقول حكيم الكتاب حكيم يعني فيه يعني ذو حكمه في حكمه حكم كثيره في ما الانسان قال وان في ام الكتاب وبعضهم يفسر يقول في ام الكتاب يقول ان الكتاب به نساخ يعني منذر النساخ ان الله حكيم ندري في بالنسخ النسخة من كل كتاب ينزحوا في السماء وينزحوا وينزحوا في إلى الأرض في الكتاب يعني في أصل بين الكتب يعني تنحقوا مكان تحفظ فيها الكتب قال أن في هذا المكان على الكتب وأفضل الكتب لكن الظاهر بقي الأول قال وإن هو في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين هنا معناه اني استني يعني سموس نضرب هنا أص... اصلا واضح معنى الضرب الضرب هنا يعني قال قال بيقولوا كما جاءت ال... قال بيقولوا ايش الا اذا جاءت إبل غريبة وبشرب من الماء حقها يضربوها ايش حتى تبتعد يضربوها بيضربوها قالوا يذودوها عن الماء قال ضرب قال يضربها قال من الحجاج قال اضربنكم ضربه غرائب الإبل يعني الإبل الغريبة كما جاءت إلى الماء بيضربوها فقالها أفا نضربوا عنكم الذكر يعني نضرب إذن بيض... ليش بيضربوها الجفات بتاعك عن الماء <تصفيق> الإبل قالوا ها وأنتوا تشتو نضرب عنكم الذكر يعني كان يدفع عنهم الذكر فسمى مثله ضرب قالوا تشتو ندفع عنكم الذكر كان لديكم نضرب الذكر حتى لا أي يكترب منكم ماذا نقول لكم لا لا نضرب, نضرب, نضرب, نضرب ما هو ما هو أضرب نضرب عشان كذا بيقولوا كذا نضرب عن بيقولوا ضرب الأهل الابل عن الأهل ضرب غرائب الابل عن الماء وش يعني ضربها يعني دفعها عن الماء ولا جاء معنا أنا معناها هنا اذا انا ادفع عنكم الذكر ندفع عنكم لكم عنكم اب ندفع عنكم قال انا اضرب عنكم الذكر صفحا صفحا يعني جانبا نجعله في جانب عادي لاي عندكم يعني نلغيه من عندكم الذكر على القران والهادي والهذا ندفع عنكم عشان اضرب يعني ندفع الذكر عنكم صفحا يعني نحطه في جانب صفحه الصف بيقولوا صفحه الوجه فما قالوا صفحان يعني جانبا كاني قال بدكم ندفع عنكم بنحطه في جانب في اي مكان وخلاص وانتوا شنو احنا نسوي كذا ولا عن فيكم لان كل ما دعاه ما رفض قال وشو نظن انكم مذلك يعني نذبح عنكم الذكر وخلاص لجلنكم مشرفين حين قال انكم دواما مشرفين النبي لذا ايه والله والله يقول كذا لا تشتهين نحن ندفع عنكم يعني يعني نحايده عنكم الذكر والوعظ والهداه لجلنكم ايش نحطها في جانب ولا نقول لكم شيء لجلنكم قوم مشرفين يعني لجلنكم ما رضيتوا زدتوها الا ثلاث لا بنبلغهم حتى اللي بيقولوا خلاص مع مع ما عاد نسو كن... بيقنوا ما قالها ما عندكم قالها لا ما احنا فااعلين هذا الامر بنبلغهم حتى يتم الاهي البيان حتى يصل الهدايه والبيان يصل الى الناس جميعا فقال اذا ان كنتم معنا اهل ان كنتم غير مفرفين الكسر ما أتخيلت إن بعدها بل قال أفناء ضريب عنكم بالذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين قالوا إنه ربما أن التمثيل للإيجاجتهم حتى إله حتى لأن المفروض إن إذا أن فيها إيش كان الحين إن كنتم أيش كيف يقول إن وإحنا عندنا تلقينا إن ما بلش شيء مش مكفوف لا تتعامل إن لشة إذا بشي بعدها بجي مشكك في إن وإذا إذا محدد إذا قلت إن جاء الزيت يعني احتمال نجيب ولا ما يجي لكن يقول إذا جاء يعني إنه باجي يكيب هذا الفرق بين إن وإذا فهنا بإستاذ يتعوّلوا أنا أي قال إن كنتم قوم مسرفين يعني عندكم أنتو كذا إنكم كذا يعني هذا إيش محتمل على على حسب اعتقادكم لا يقول أنهم جاء قال الله كن حافرنا عند ذلك ها تمام ها يجل إنكم ما رضيتوا ما تمام؟ وكم أرسلنا من نبيين؟ لا ما وكم من نبيين في الأول؟ هذا رجع إلى إلى الإخبار في هذا الاخبار عن الأمم الماضية. تهديد لهم وما سار النبي. فإذا قال وكم يعني كثير كم قدر سنا؟ كم قف فعلت كذا وكم وكم. وكم. وكم أرسلنا من نبيين ها إذا كم هنا أرسل كثير يعني قد أرسلنا رسل كثير وكم أرسلنا من نبيين في الأولين وما يعدي من نبيين إلا كانوا بيستجدون لا كم من الرسل قد أرسلناهم إلى الأمة المستابة وماجي الأم إلى الأمة المستابة ماجي لأمة رسول الله إيه ويستجدون ويدخلون في إذن أنت لعت يعني لعت لعت تنزعج ولا تحزن حين ما إرضالك هم كذا لعت جمع قالوا إنه إذا تقول انك تقول انك تقول ما عد انك تقول انك تقول عمت خفت انك قالوا انك عمت خفت تقول كل الناس يالها بيس بيس تقول ما تقول انك تقول لا تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك كم انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول بيجي تقول رسول إلا قال وما آتي من نبي إلا كانوا به استهزاء فأهلكنا أشد منهم قل جاء قال ما استهزاء ف... بس فأهلكنا هم كانوا أشد من هؤلاء لا أهلكنا أجد منهم أشد من هؤلاء المسرفين هذه قد مضى قال المسرفين أن كنتم مسرفين فأهلكنا أشد منهم باثيان وما كان أقوى وأكثر وما فأهلكنا وما ضام مثل الأولين وقد جي... قد ما مثل الأولين يعني ذكرنا ما بلغنا لهم كلمة مثل يعني عبر بها الله فالمعنى هذا شيء عجيب او قصه عجيبه آه. مضى ذكرهم او قصتهم العجيبه يعني كلمه مثل ما بتلاحظوا كمان اجي اشتهروا وذا بيضربوه مثل فان هذا هذا شيء عبر بالمثل لان الشيء لان الشيء غريب وشيء عجيب فقالوا قد مضت وانتم قد عرفتوا ايش سنن ما حصل للاولين ما مضى مثلا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون إن خلقهن العزيز عليم قال لا سألهم بيقسم الله لا من هذه خلق السماوات والأرض بيقول خلقهن الله خلقهن الله الله العزيز العجل العليم <تصفيق> إيه وما بلاء بعضهم بيقول العزيز العليم يعني خلقهن الله والعزيز العليم أنها من, من... من... من... من... من... اللي بيقولوا كذا يعني بكانها بيحبره الله هو الله هو الذي جعل لكم الأرض مهادة جعل الأرض مهادة مهادة قال إيش حتى يستطيع الناس أن يعيشوا عليها ويستطيعون يستقروا فيها مهادة قال بيقولوا ال ال ولا المهاد يعني الفرش فراش الصبي بيقول مهاد المذبح حق بيقول مهاد والفرش بيقول مهاد جعل لكم الحين يعني إيش بساتها كذا إيش تستطيعوا ت فيها جعلها مهاد وجعل لكم فيها سبل وجعل لكم فيها طرق جعل الله في الارض طرق بين الجبال كيف بيجي بين الجبال طرق للناس يسيروا فيها حتى يستطيعوا يميزوا ويصلوا الى اهدافهم فما سافر من مكان الى مكان وجا بين الجبال بيعرفوا عند الجبل الفلاني ويجيبه طريق هناك يعني ايش جعلنا خلق الارض هذا التكوين اللي يستفيع الانسان يهتدي الى الطرق حتى ينتقل من مكان الى اخر فلذا قال الذي جعل لكم اي قال وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون جعل لكم طرق كيف جعل طرق يعني لعلكم جعل, جعل بين الشعاب يعني بين بين ايش بين الجبال ام ديه حتى تستطيعوا تجتازوا مثلا بين الجبال واحد يمكن تجتازوه وتنجعوا بين الجبلين وجاهم معك طريق محدده ومحدد عليها حتى ا خلق الجبال وتنوي على الارض وهذا ايضا بتخلي الناس يستطيعوا يهبون طريق معين تتحدد لهم الطريق حيث اوصف لهم يعني عند الجبال دي كذا وكذا وكذا يعني لو ينسى الصحراء تصير كيف كما راح تصير صحراء ما عاد كثير من الارض جعلها طرق نجي احنا لعلكم تهتدون هي تسيرهم لانكم حاجه في التنقل احتاج الانسان يتنقل بيقوله يعني هناك يعني حاجات مثلاً يحتاج الإنسان ما هي موجودة عنده موجودة في بلاد ثانية بيحتاج يتنقلوا من بلاد إلى بلاد بيقوله جرب يعني بعضه وكذلك الثمار ما يسوى ما يسوى البلدان في بعض الثمار في بلاد ما هي بلادك وبعض الثمار في بلادك ولا في البلاد الأخرى فالتنقل بيحتاجه الناس فهيجعلهم هذه الطرق قال إيش لعلهم تهسدون والذي نزل من السماء إما أنبيا درم فأنشرنا به بلدة ميتة قال وذي بنزل من السماء ماء بمقدار معين بيقول أهل أحسن ولا أنسب له للأرض فأنف به قال فأنشرنا به بلده أن يحجعنا أحيناها قال إني وبعثها من النمل إيه بيقول أن شور يعني ولا أنشرناه يعني بيقول كما خرج الأش خرجت ال يعني الجثث من القبور قال كان نحنا أحينا بعد ما مات فأنشرنا به بلدة ميتة بلدة جو ماتت وما فيها أي يعني أج تماما وجفت ورجع ينزل عليها الله ينزل عليها المطر وبدات فيها الحياة ودبت فيها الحياة وكسف فيها الخضرة كذلك تخرجون مثل ما في جو الأرض ماتت لحيها ربي باي أيش كذلك انتم تخرجون يعني ولو قد ماتوا باي باي الله والذي خلق الأزواج كلها الذي خلق كل الاصناف هالازواج يعني كانه الاصناف كل الاصناف خلقها الله وايش والذي خلق الازواج كلها وجعل وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركوا انعم عليكم حتى جعل لكم من الفلك السفن ولا فلخلينا قال ايش جعل لكم من السفن ما تركونا وجعلني جعل لكم وسيله للتنقل وهي سفينه في البحر والدواب في البر وأما نحن الآن بمعنى نعما أيضا السيارات وال يعني ولا كل وسائل النقل وأيضا عد من الله لا يبى الواحد ماذا هنا يقدر الإنسان الذي يسويها ما بيستطيع يسويها إلا بإلهام من الله العقل هذا والعقل منه من الله والإنسان بالعقل ما بلا هذا ذا معذا معذا معذا وهذا المواد منه؟ من الله فالله هذي يجعل لك المواد وذي نبهك ويوصلك إلى أنه يعلك لك القدرة والتمكن أنك تصل إلى هذا فإذا هو ذي أنعم عليك بهذا إذا حتى نح يعني المعام هذا ذي اللي نعيش فيها الآن يباني يدخل في هذا الايش السياق قال لتستوى على ظهوره قال حتى قال لكم من الفرق, من الفرق والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره لجب لكم كما كنت فوقها، فوقها فنتذكره نعمة الله لتستوي يعني تربه تستقر على ظهره. ثم تذكروا نعمة ربكم تقول لكم تذكروا نعمة الله وتشكروه عليها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليها وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا حتى عب النسبة للحيوانات إنها أمرها عجي إنها مفرطة كل ما ركب الإنسان عليها إن حادي يعني يستغرب ويتنبه إنها إن الله جعل هذا الحيوان نعمه له يركب فوقه يقول لهم مكان لا مكان ويعني كان هذا يعني جعل الحيوان يعني قوي فالوضع أقوام للإنسان في النسبة للجسم ينستر يحمل الإنسان ويحمل أدوات الإنسان ولكن الأجيب دي إن الله سخره دل له خلاه يرضى له وهو حاجة يعني لو يشتيبت لك لا يجب ورجع يرضى لك ما معك لا سلاح إصلاحه له, له. مغيرك لا حتى أقولنا عن تركاف أن الحيوانات هذا الجمل يجبه كبير ويقوده طفل صغير <تصفيق> والله حتى فقال هذا ذن نعمة لا تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مقرنين ما كنا له مطيعين يعني ما استطعنا ما استطعنا ما, ما إحنا نفضل سواء ما إحنا سواء ولا عد ما بل هو أقوى مننا ما احنا حتى مثله في القوة إيه بيقولوا مقرن هنا معناها مطيع معناه مقرن مطيف بيقولوا اقرن الشيء إذا أطاجه أجرنا الشيء إذا أطاجه وربنا من هذا ال هذا حين يقولوا إيش بيقولوا لا يقرن فلان بفلان يعني ما هو مثله ما هو يعني. ما بيقولوا لا بيقولوا كده لا يكرم كان المقارن حين يقولون الشيء بشيء يعني بينهم تجارب بينهم تجارب بيقولوا حتى بيقولوا الجن بيقولوا فال الجن يعني إذا النذ والقوي فإذا كده مقارف مقرنين يعني ما, ما جهدنا له أصلا فيقول ما احنا مطيقين لا ما جهدنا له لكن سخرها الله فإذا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين ما جهدنا له ما جهدنا لدى الجمل مثلا سخرها الله وجعله الدلال في سبحان الله حد يقول في إذا ما قلت أن تسخيل يعني ما كده نشكر ولا لا؟ <مجرينين> لا لا لا قالوا كذا مقرنين بفسرهم مطيعين لكن نبهنا لكم من الله ليش لأن بفسروا مقرنين مقرنين يعني مطيقين وما كنا لهم مطيقين ما نستطعنا له مطيعين من الإطاعة ما نستطيعنا له ما نستطيعنا ما نستطيعنا ما جهتنا له كما آية جمل وما عرضي ما نسترو خلاص لهم ما جهدهم هذا قالك هين إذاً ذي لنا هذا وما ما جهدها لك بيسخر لنا الواحد ويسخر له قدرة مدري كم جماله يسخرون الواحد ما جهده وما كان يعني مجرمين قال يعني ما بقولنا لهم اللهش من بيقولوا بين بيقول هذا يغرم به والله إذا هو بعيد بيقول لا يغرم فلان فلان كأنهم به بينهم أي شيء من ال... ت فعال ما احنا وياهم يعني بيننا بيننا بين يعني هم اضوامنا ننافس وما ما ما كنا مغنين لها ما نستعنا ما استعملها يقول ما استعملناها يعني سبحان الذي سخرها وما ما, لها. ما, لها. ما, لها. ما كنا له يعني ما, ما, ما جاوا معنا لا لا لا لا ما لا لا ما يعني لكن تمام هو هو عنده عندك المعنى لكن بس مقرينين خبر كنا ما كنا مقرينين يعني, يعني, يعني, يعني ما تقول مقارنين ما احنا مقارنين لا ما احنا مقارنين لا انا ما بلا لك عندك في قرن يعني ما ما وجهه ما مثل بس فقال تمام لكن احنا اجتينا الله انعم علينا وجعل لنا هذا الداب الدواب مسخرة ت قاد لنا بسهولة مع إن ما مستطاع الإنسان قوة ما هي ولا بقوة ولا بأي ما ما يحسب يشبه هذا ما في قوة هذا ما لم قال ما جهد ما في أجسام مائية ولا أجادم بالتهديد ولا خليك تسوي لك هذا إنها تنقاعد لك بسهولة هذا شيء سخرها الله ذللها لأهذا الأمر انقياد نفسه ما احنا مقرنين له إن ما هو في طاقتك ولا فيه لا انجياد. انجياد. لا, لا نفسه لهذا هذا ما احنا مقرنين له ما جهدنا عليه ما نستمع له لو ما الله ها؟ ها؟ نحن ملتنا فيه نال له له ويس له الظبير فيه له يعيد على وجه لا لا لا هذا هذا تقرب هذا وشو هذا هذا هذا وما كنا نراه يعني هذا الحيوان وما كان وما كنا هذا الحيوان ما يقوم بس يقوم بس يقول إيه؟ إيه، قال فقال، فلذا يعني من مندوب والمشروع يقول بس كم ركب الإنسان على الدابة؟ نعم، حتى ذا الحين حين ركب واحد بالسيارة في, في الواقع ما منستطيع لو ما إن الله سخر له هذا الشيء بأي ولو بوسط العقل وسط عجلة ووسط المسانات اللي حطها له استطاعته. ما هو ما ربنا وإنا إلى ربنا احنا راجعين إلى الله يدروا بهذا الأمر حتى يلتزموا يعني يضرب ان الله بينهم عليهم وان كفير النعم عليهم وان اي عليهم راجعين إلى الله فينبغي عليهم ايش يطيعوا ولا يعصوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين بعد ذا كله بعد هذا النعم، يجعلوا لله جزء من عبادته يعني يجعلوا من عباده جزء لله الحين يقولوا هذا ابن الله جعلوا جزء من الاله, الاله المفروض يتوجه العباده له لله جعلوا له لله من عباده جزءا جعلوا من العباد جزء لله هذا يعني هذا الملائكة بنات الله ما جعلها من الله لان من ال يعني في جزء الله جعلوا له هذا الأمر قال مع أنه خلق السماوات والأرض وذي فعل كل هذا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين قال إن الكفور يعني جاهد لأن يعني يبج حدا نعم المفروض أنه على هذا النعم إنه ينزه الله وإنه يوجه عباده كلها لله ولا إيش يرغب شيء من المخلوقات بأن تكون في مقام الله ولا جزء من الله إله هنا آه آه. كنا سوره الزخرف صفحه 490 ا 16 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان استحدث مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من, ينشأ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هي منشأ هذا نافع ينشأ وجعل الملائكه الذين هم عند الرحمن اناث او خَلْقَهُمْ خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وده عندهم عباد الرحمن ما عباده لا لكن عباده عندهم نعم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 قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صل وسلم على محمد وعلى قلنا في الآية السابقة وجعلوا له من عباده جزءا بعد ما ذكر الآية قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض الذي جعلكم الأرض مهادة وجعل لكم فيها سبل والذي خلق الأزواج كلها وذكر كثير من النعم والجعل بعدها وجعلوا له من عباده جزء يعني بدل ما يقابله بالشكر والتوحيد له جعلوا له جزء يعني جعلوا له من عباده جزء يعني جعلوا شيء من مخلوقاته جزء منه حين قالوا لأنه ولد له يقول الولد بضعة من الوالد قال إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق إذن استنكر عليهم في الآية الأولى السابقة كيف أنهم يجعلوا له يعني يجعلوا له من المخلوقات ولد يعني شبهوا بالمخلوقين وبعدها قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين كان أضرب عن هذا كان قال الا هل باي هل قد لها جعل لها البنات وانتم قلت لكم الا ايش الله قتلكم الابناء اصفاكم يعني اخلص لكم جعل صافي لكم الابناء لن لن نرغب في الابناء والناس اكثر يرغبون في الابناء الذكور وهم بيقولوا ان البرائك بنات الله ولا وكما قالهم بنات قال بي يعني ايش بيشاء مباء البنت ويتنحسوا بها ويعني بيبقى في حارة حتى يفل بالحال نعم حتى في الحال لإنه بيدفنوها في حية ورجعناها كيف هذا أيضا خطأ آخر أنكم تجعلوا لله يعني أولا تقولون إن المريكة بنات الله ثانيا يعني كل تجعلوا لله أبناء لله تجعلوا له أولاد هذا أول خطأ ثانيا تجعلوا له أولاد والخطأ الثاني أنكم تجعلوا إيه تجعلهم بنات يعني لهم بنات وانتم ما بترضوا بنفسكم يعني في كيف الكلام اذا شي بتتعيبوا منها انتوا ورجع ما رب بيرضى فقال رضاك شو قال عليه انتوا سبب لا هو ملك قال ام يتحدى قال في أم اتخذ مما يخلقه لكن هنا ام يعني بل بل بل كان قال بل اتخذ يعني اتخذ على اثر من لو نعم الحين يقول الا الا كيف ان يتخذ الاولاد يتخذ البنات وانتم يجل لكم الابناء يجي لكم الابناء صافين منكم ان اتخذوا ما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وإذا بكرا بشرهم يعني كانوا مشغولين عند الملائكه ويقولوا كذا نعم اتخذوا يعني معهم إنه بيجبت بداية شيء يعني يدخلت الظاهر إبليس فيه مثل ذا العجاعد ويجعلهم يصروا إلى ما وصلوا به تشبه، أدعنا هذا بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يعني بيقولوا بيجعلوا لله البنات ولهم البنين وكما بشرى أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً بيجعلها بيجعلها لله، جعلها ولد لله وإذا بشروا أحد يعني بنت ما هم جعلوا الله البنات فقال وإذا بشرا هذوم بما ضرب لرحمني مثلا يعني بما جعله لله ما بلع ليش ضرب مثلا إن حين جعله لله يعني قد مثلوه لله جعله مثلا لله يعني مشابه لله شبيه لله المثال المثال مشابه فذي علهم مشابه لله لأن عادة يعني الابن بيجي من جنس الأب غلط فقال أذيج علها يعني في المعنى الإجمالي إذا شرعتهم بما بالبنت يعني بالذي جعله الله وهو البنت ظل وجهه سودا وهو كظيم لكن ليش سمى قال بما ضرب للرحمن مثلا كان يجعله بالبنت الذي يجعلها مشابهة للرحمن كيف جعلها حين يكون هب... إنهم بنات الله يعني إنهم أبناء فجعلهم أم... يعني, يعني مثلاء له هذا معنى خلف مثلا مثلا الله لا لا ما يعني ما هي معي هنا ما هي ما معي معي معي معي معي بس معي معي معي بس معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي ما معي معي معي معي معي معي معي معي معي ابلها ده صفر لا لون لا ثاني لا سال بيستعمل المثل معنا الوصف شبه هذه الحاله بما ضرب للرحمن مثلا قال بل وجهه مسودا وهو خبي كما بشير بالبنت إذا قالوا له قال بنت قال بل وجهه مسود ديك كلمه يعني بي بيسود بيتغير تغير ملامح من يعني من الاهم يعني من الغالب قال ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني ويع ويكظيم ما عايز يس يتكلم يعني من هين جي له يعني مصيبة كارثة جاء فما جاء له بنت فما جاء له بنت يعني كأنها حصلت لك كارثة يعني يعني عظيمة ما يعني يسود وجهه يتغير وجهه ولا عايز يسوي يتكلم قال وهو كظيم يعني ما عايز يس يعني ما كذب ما عايز صبيح الكلام وجهه كان حاصل في قريش كلها فأنا يعني لا ما في كلها ما لا يحصل فيه بيحصل فيها، أو من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير موبيل يعني قبعة اختاروا كد، أو من ينشا يعني أتع يعني لله، من ينشا في الحليه هذه بيتربى وهو بين الأشي، الحليه يعني بين ملابس الزينة والحلي يعني هذه بي... يعني النساء، النساء بيجم بتربعة وجال بيجم يعني ما بيجيهم لهم وكد مثل الرجال، ما بيجي فيهم جلد ما بالله بتربضوا على الأشي. بي يعني بيجعلهم على الزينة وعلى على الرفاهية قال الباب يجعله له أديق قال أوه ما ينشأه لأن هذا الوصف مزموم في الواقع فإنه يتربى الإنسان في الرفاهية ولا يتجلد ولا بيمارس عمال شادقة قال بيتذمه فإنه مزموم عند الشر إنه المفروض إن الإنسان يجلد نفسه يعني يصبر ويتجلد الشدائد. ولا يتعلم واحد يجي هو مرفع ما يستر ما يستر يتحمل شيء فقال ها تشترك هذه الأولى البنات أديهم مرفاهين أديهم مرفاهين وما جاهدهم يعني كانهم مرفاهين واضعاف ما جاهدهم سبروزي أو ما يشاؤه في الحلية يعني بين تربيف الدينة والرفاعية أو ما يشاؤه في الحلية وهو في الخصام غير مبين وما يستر يبين في كما جادل كما نادس إذا جاء بينهم مخصومة ما بيتستر إيجادل لا بيتستر في بل أحد قالوا كثير من النساء إذا جاءت شيء تحتاج بتتقلق على نفسها، يعني بتفر نفسها بكلامها، ما بيجي فيها أيش قوة الرجل في المنضج، ولا في يعني في قوته، فهذا إذا إذا نبى تجعله لله هذا، يعني استم... يعني فيلهم كيف إنكم تجعلوا ال البنات هذه عندكم منهم أولم تستنكروا منهم وتتعيبوا منهم، فأنهم ما بيجوا بضعه، ما بيهما أيش تحمل، ولا بيهما أيش يعني تحمل المسؤولية، ولا بيهما صبر حتى يباشروا أعمال شاقة. ولا حتى يعني البيان عن ما في انفسهم يعني عن الحجاج أو اذا اتعرضوا الاخصومة قال او من ينشأ في الحليه ولا لا ينشأ كذا يربى في الحليه وهو في الخصام غير مبين في الخصام يعني المناقشة والمجادرة غير مبين ما بيستور يبين ما بيستور يظهر الحجة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن اناذا قال بيجعلوا الملائكة هذين عند الرحمن ولا الذين عباد الرحمن جعلهم إنس، هذا أمر غريب بعد إيش هذا ال هذا الأوصاف أدارها بيكر أشهد والله عندفهم قراءات أشهدوا خلقهم، حين جعلوا لا حين جعلوا حين يحكمون بأن الملائكة بنات الله قالهم شهدوا خلقهم من رأيهم حين خلقوه يعني أمرهم غريب هذا ما هي مسألة يمكن يفهمها واحد ما هي مسألة حدثية. يدركها واحد ما بالله إما يجود يشاهده ولا أخبرها ربي ولما نهديك ذي كيف بادي فقال أشهدوا خلقهم جهاد وخلف يعني كأنه في حفل وادي شيء من السقري جابهم كيف يتكلم يقولوا بهذا الكلام قال كذاكم حاضرين حين خلق خلقوا الملائكة طبعا واضح عن ما هم حاضرين قال أشهدوا خلقهم ولا أشهدوا خلقهم نفس المعنى سكتموا شهادتهم ويسألون يعني هذا كهادس بأنهم أو قولهم هذا بأن الملائكة عينات هذا سيكتب عليهم ويسجل عليهم ويسألون عنه يعني ويعاقبوا عليه. كيف سووا يسروا على ذنبهم؟ نسموه. كنا إبليس يعني بيسوي هبلهم يعني تصورات بدأ أول شيء قالوا يهبلهم كانوا في البداية بيجي على العصناه لر رجال صالحين وهذا يو الملائكة ما أدري يعني اللي بيسوي هبلهم أفكار. لا يقولون اسمه حينهم ملائكة تبيه ما قلنا يقولون اسمه ولا حين بيسمو الله لا لا حين بيقولوا ملك لو كان جاء رسول إلينا ملك ما يجتول مرة ما يجتول لا شتو تدري من يجاهلهم؟ الام من, من أمره مغريب فقال الله أنكر عليهم قال قال ها كيف احنا هم شاهدوا الملائكة حين خلوه ورجع قال ام آتي قاله بس وقالوا لو شاء الرحمن وما عبدناهم ما لهم به من علم إنهم الله رسل ما لهم به ما بذلك من العلم إنهم الله خرصن. قال و قالوا لو جاء الرحمن أيضا جاءوا. قال كلها قال ذاك زمخي كفره بجمع عدة كفرات يعني بيفروق عدة مرات. زديك وقال في في الآلهة حين يتخذون نقول الملائكة بنات الله قال ثلاث كفرات. أول يعني ثلاثة أشياء ثلاثة جنايات أول دعوا دعوة لله ولد. هذا تعرف الكبير. وثاني إنهم جعلوا إيش جعلوا بنت. <تصفيق> والسؤال ذا أنهم يعني سموا البناء الملائكة هذه أعظم خلق الله وأفضل خلق الله سموهم بنا كل هذا جاء الجناية فهذا الحين في جناية أخرى وجريمة أخرى قالوا لو شاء الرحمن وما عبدناهم يتعذروا حين عبدوا الأجل حين يعبدوا الأصنام ويعبدوا ال... غير الله قالوا لو أراد الله أنا ما يمنحنا لو شاء الله ما عبدناهم يعني كأن الله هذي هذي أراد هذا الأمر والله من يمنعنا ربي قال لو شاء الله ما عبدناهم. هذا عين مذهب الجبر. نعم. فإذا قال قال, قال قال إذا مخشي مذهب إخوانه من المجبرة. يعني المشركون قالوا قال مثل مذهب المجبرة. ذي بيقولوا إن إذا فعل إنسان شيء هو من الله شاء. ما بيفعل شيء إلا إذا شاء الله. إذا فعل ما صيغ إذا, إذا شاء الله. ولا لو أراد ربي أننا؟ نعم وقالوا لو شاء الرحمن وما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم ما معهم مع يعني شيء يستندوا إليه ولا هم عارفين لهذا إلا الأمر ولا ظنن به إنهم إلا يخرفون قالوا يخرفون يعني يكذبون في هذا المكان يعني يأتي الخرف معنى الكذب يعني ما وصل إنهم إيش إنهم يعني إنهم يعني معتقدين هذا الأمر انه لو شاء الله فمدار إنهم خيرين وإنهم يستطيعوا التغيير يعني فالله سبحانه وتعالى خيرها قال لهم خيارين وما اختاروا ايش فريق الشفت نعم نعم قال فلذا لهم قالوا بعضهم دوله المجبره بيدافعوا عنهم قالوا هم ما بالله بيقولوا مزح ما بيمزحوا يعني ما ما جد مبلا. اه فرانا الباباس اذا قال مذهب نفسه قالوا هم ما ما جاد جادين في هذا جاد. ما هذا اللي قال، قالوا كذا. لا قال لا المجبرة، لا. المجبرة قالوا ما أن المشركين ما هم جادين في هذاهم. هذا. إيه. لو كانوا كذا هادرين. فكيف من الله يحرسون؟ ما هم قالوا من قال أم آتينا والكلام الباقي كله قبل هذا. قالوا لا ما منه. قال ام اتيناهم كتاب اذا قلنا كيف يقولوا هذا الكلام ان الملائكه بنات الله هل شاهدوا عندما خلقت الملائكه ام اتيناهم كتابا ولا جاهم إيه؟ مع كتاب من قبل الجنبيه مع كتاب مكتوب فيه يعني من الله قال ان الملائكه بنات الله وقلنا هذا الكلام ما يمكن يفهمها الله عن يعني ما ما يمكن يدركها العقل في اذن يعني والله كاد معهم كتاب ايضا هذا شخرية بهم لان ما معهم شيء قال هاي كادكم حرية الملايثة حين خلقوا والله كاد ربي نزل عليكم كتاب قبل النبي واضح كل هذا انه ما حصل ما هو الله اذن تهتكم بهم وشخرية بهم حين قلوب هذا القول اما اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون يعني والله كاد معهم كتاب فتمسكوا حتى كأنه هنا يفيد انه يبين لهم الله عدة مرات ما يرضوا يقول مستمسك يعني لا به ما رضوا يعني حد كلمتك مستمسك يعني كانه بوضح لهم الله عدة مرات ولا رضوا قال هاي قاعد معهم كتاب متمسكين به ما ري فده ما ما شيء قال بل قالوا ان وجدنا اجتي ما بشيء لا كذا ولا كذا لا شيء الخلق ولا اهل ولا ما عم كثر بل قالوا ان وجدنا ابانا على امهم لا قالوا رينا ابا أو او ابانا على طريقه ونحن بنتسيب رأينا هم هكذا بيقولوا كذا إن الملائكة بنات الله رأيناهم بأبد الأفنام ونحن مكتدين بهم إذن على أمة على طريقه أو على دين تأتي الأمة بمعنى أيشة الطريقه والدين قال لي ليس لأنه قال الحنس من أمة أمة قصد وأمة يعني كأن الشيء المقصود يديه قصد وهو المنهج أو الدين فقالوا بل قالوا ان وجدنا اباءنا على أمة رأيناهم على طريقه دين وإنا على آخرهم مبتدئين ونحن وإنه على آثارهم مهتدون بقى انتباه آثارهم ويكبر من الله قالوا كذا فتعلموا بهم به فهم به يعني هم بالقرآن لا هم بالكتابة لا هم باستمسكوا بها يعني بل قالوا إن أبانا عَلَى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا ابانا على امه يعني كانه لا عد ولا فلا تحزن لهذا الامر فهذه عاده الناس ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها خصوصا الكبار يعني الاغنياء المترفون قال اذ قال, قال أيه؟ النعمه يعني معها يعني معها نعمه كثيره حتى أبطرتهم النعمة جعلتهم ينغمي سوء الشهوات ولا عد بباله بشيء معذور لا يعني في أشي يعني هم الأكبر القمع في الشهوات والسلب بالشهوات فقالوا دول المسرفون فلذا ببين أكثر من ينتقد ويقوم أمام الله أمام الحق هم الأش هم هذين المسرفون سخروا حياتهم يعني جعلوها ما يترقبها ويتنعموا وينغمي سوء الأش في الشهوات ولا يباله بشيء. لو قال الا قال مصرفا انا وجدنا اباءنا على امه كلهم من قال كذا فانا افتنا ابانا على طريقه على دين وحنا بعدهم وان على اثر مقتد قل اولا جئتكم باهدا من ما يتبع عليه اباءكم اخبرهم بهذا الامر قل من بات ولو جئت لكم بشيء اوضح واهدا من ما مما وجدتم يعني ولو شيء تعرفوا انتم اهدا يعني حاجه واضحة جدي لكم وتقنعون انها احسن من من طريق ابائكم تتبعوا ابائكم حتى لو الامر الى هذا هذا ها أحدى فبريك. أحدى فبريك. إيه إيه يعني يعني يقول ما هو مقصود ما يعني لا لا بطريقة <تصفيق> لا شبراتنا حتى ما هو أهجى منه أو بطيره على سبيل التسليم بس <تصفيق> تليه فرضا تليش في المشاركة وهنا إذن قصد قالوا لو جئت لكم بطريقة لو جئت لكم بحاجة واضحة ودليل واضح تبتنعوا عبات تبتنعوا بآباكم ورجعوا وش قالوا بعد ما قالهم كذا قل أول لو جئتكم بأهدايا ما جئتم عليه آباكم قالوا إنا ما أرسلتم به كافر إلا إحنا قالوا كافرين إحنا نفتقين بشي من هذه يعني ما يعني كان لو جيت لو جيب ماجي لو ما جيت باحد لو جيب شيء واضح كيف ما ما متقبلين يعني قد هو تعنت, تعنت وعناد ما عنده مساله من ما عرفه قال فانت منهم هذا قال قد تفعلوا كثير من الاولين بيجاهروا الانبياء وما بيرضوا قال فانت منهم فانظر كيف كان عاجبة المكذبين بسو كيف كان لأنهم عرفوا كثير من ال الحوادث الماضية. سو كيف كان عاجب؟ بس الحين كذبوا. يعني ينظر الى آثارها؟ نعم. وننظر ويعني تأمل تأمل في الوجاير في ال هذه حصلت لهم لأنهم بيروها وعبه هناك أيضا. ال... المدن وال يعني الباقي بعدهم. لكن والوجاير كانوا متفاجئون لبِلهم الظاهر. <تصفيق> يعني كان عندهم أخبارهم أخبارهم ما عارفين عارفين على مكة. عندهم عندهم هذاك. نعم هلا. ام الأم... ده اغوام الانبياء يعني الا معنا منهم قال, قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عبده لعلهم يرجعون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 قال الله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هَلْ نَكَلُّ وَذْكُرُ إِذْ براء من لِأَبِيهِ وَجَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مما يعني مثل ما أنت مثل ما ده ما هو قال كثير يعني الرسل أرسلنا إلى الأمم السابق فكان بييرفضو المتابعة الأنبياء وبيقولونهم بيتصمموا على تابعة آبائهم قال وَذْكُرْ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَجَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ يعني بريء فراء معنى بريء لا هو فيه مصطر في الواقع مصطر وفيه المصطر مبالغ ما حدث قل يا محمد اه قل لهم بقى ولو جئتم لو جئتكم لو جئت لكم لو جئتكم لا فلا لا لا في سياق الأمم الماضية يعني كأنه يعني بيقال للرسول قل اولو جئتكم لأنه رجع بعدها قالوا انما رسلت المغيجي كافر فانسلمنا نعم قالوا اذ قال ابراهيم ربه و قومي انني براء يعني بريء لا قوم يعني هنا استعملت بمعنى الوصف معنى بريء براء من ما تعبدون قال فاذ ذاك يقول جماعه احنا نحن براء يعني إن... لا لا انني انا يقول ما بلشت المسطر ان هو في المباراه راح نستعمل المسطر للوصف يقول قال انني براء مما تعبدون يعني من كل ما تعبدوه الا الله ملا بريء يعني بريء من كل اله تعبده إلا الله عندما ظار بي عبدون الله ويعبد الافنام استغنام انقطع ولا استغنام متصل ويعبد الله ويعبد الافنام فاذا قال بريء ما تعبدون إلا الذي فطرني ما لا ما متبري ما, ما بلاه بعبده فإنه سيهدين هدي يعني هدي يدلني ويهدني وباه فالحال وبه يهديني ايضا في المستقبل اي ابراهيم طاهر النفس يعني دي ما بيجعل عقل بيف... بيف... بيف... بيصبر بيصبر بيصبر أيضاً لا يصبر بيجيب هدايه تميز و... بالعقل قبل قبل ان يبعثه ورجع دي يزيد الهمايه ايمان بالله وربنا خليها بيحد يوسف قالوا سمعنا فتن ما هي اثناء أتركيب أتركيب أتركيب. أتركيب. قال هنا إلا الذي فطرني ما هو هذا أشي ما نعم تبرئ منه فإنه سيهديم قال إن هذي برجع أشي يعني هذي برجع بأي يهديني ما بلا قالوا أنه قال في آيات ثانية يعني ويهدين يعبر بالمضارع فإنه سيهدين يعني فإنه, كان فإنه هو الذي أشي سيهديني في المستقبل وفي الحال يعني في كل حال إلا عبادة عبادة لكن هو ما إلا لكن هو دي ها؟ إلى بريق الخير. ما أقدر أبعده بعيدة الحدية. الخير. على كل الخير. لا هو يعني كأنه ما جو هنا في الباهر كأنه متأمل أنه يعني براء بحق ظلال ونبحق فإنه بيسلك طريقة لهذا ويعبد ربيه بس لأنه هو منتظر أنه بقى يوظفكه وبقى كل شيء طريق الخير يعني يرشده في كل أمور وجوده هذا الثاني قال وجعلها كلمة بادية في عقبه جعل البراءة جعل من غير الله يعني توحد الله قال وصى بها إبراهيم وبنيه هي البراءة من غير الله يعني الاخلاص العباده لله الله قال لا تعBده إلا الله وص بها ابراهيم وبانيه هو البراءة من غير الله معناه تغب لأن هنا السياح هنا في قال إنني بريء من ما تعبدون إلا الذي فجعل هذا الشيء وهو البراءة من غير الله ومعناه تغب هذه قلناه في آية الثانية قال وصدا بها ابراهيم وبانيه ولا جعلها الله لا ولا إبراهيم لا إبراهيم وجعلها يعني وصى وصع في أبناء وجعلها كلمة باقية في عزيز بقى بقى. وستثنى معنا براء هو. هو. معناه براءه وتوحد فهو، كنت معناه التوحد حيني قلني حين. بري من غير الله يعني ما عبد لا. إلا الله لا، حيني قل إلا عزيها يعني ما, ما ليه علاقة بهم ما ليه علاقة بل ما نجي ما عابد إلا الله فقال إنه مثبري من عبادة كم؟ ما سعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهديم وجعلها كَلِمَةً بَادِيَةً قال بأنها أوصى كان بيوصي أولادك وكلهم بيجعله أيش بيوصوا إلى أن قال حتى أنها تستم... جعلها كلمة أراد أن تكون كلمة مستمرة وهي أيش يعني خسرة التوحيد أو التبرئ من غير الله ما هو الله هو أنسب أن يعلم الله لا بجوتيه أنسب وَجَعَلْها كَلِمَةً بَادِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّا هُمْ يَرْجُعُونَ حين قال ورجع قال بل ما ات وجي يعني برمته سعته هؤلاء بعد ما يقول وجى على كلمة بالي يعني هو أراد أن تكون كلمة باقية وتستمر في أبناءه أن ما أي وتستمر يعني في يعني في ما بعده أن لا يعبدوا إلا الله لكن ما ساعد سمرس. لا تعبدوننا لا هو ما بل. قال ابراهيم أجعلها يعني أوصى بها وتواسوا بها يعني كان أنه يوصي بها أنه كل واحد يوصي هذه بعده بس كيف هو وصف قال الفترة يعني حين يقول لي يوصيهم يوصيهم يعني أراد أن تكون هذا بعده، أراد أن تكون كلمة التوحيد يعني والإخلاص والتوحيد يستمر أراد استمرار هذا ورجع ما أدرضه في ذا الزمن الذي بعثه رسول الله فرجعا وخرطوا إيش فلم إيش فلم يبقوا يحافظوا على هذه الكلمة، بل أشرفوا، والله سبحانه وتعالى قال ما عجلهم يا محمد، إن إن مشكل الانتقال هنا في بل ما يبي يظهر معنى الإبراهيم. أي هذا الانتقال؟ هو لكن لا إنه بيسبر المعنى حين على هذا المعنى حين يقول واجعلها يعني وأراد ان يكون هذا باديا يعني التوحيد بعده ان يكون باقي والتبرير من الآية غير الله، أن يستمر، ولكن ايش يعني جاء هكذا لكن ما استمرت اه انقطع لا انقطع يعني مع يعني انجاش خرج عن هذا الامر ارجع يتحول الى شرفلي يرجع حنجه عايز يتغير الى شرفلي يرجع ظهر النبي ارسل الله النبي وجعل الاشر يهدن ما نزل النبي واش. يعني قست أجداده كلهم مدريين ماذي كلهم لا هذول عنده كتير نعم بي كذي إذا ما إذا أبغى بس لا خلينا نرجع بعد في ثمن النبي ما ما ما عبش يعني كذا كلها وما ما حدش الناس قال بل متعت هؤلاء وآباؤهم إذن كأنه قال إيه ثم إيه قال لا إيه لم يستمروا عليها ولكن الله سبحانه وتعالى أمهلهم أمهلهم حين قال بل متعت هؤلاء ما عجبهم ما أعجلهم العقوبة حتى جاءهم الرسول جاءهم الحق ورسول المبين هذه قبلها لعلهم يرجعون إن شاء الله لهم يرجعون يعني يرجعون إلى الله أكثر. يعني اللي يجي يعني يرجعوا الى الله يعني يقول إلى الله لا ي... لا يرجعوا عن الله يرجع يعني الى الله يعني يعني الله ولا الله ما الى الله, الله جعل عن الناس من من ذريه ابراهيم عاد بيعبد الله ويشتي يعني يعتبرون الناس بيوحدوا الله ها غير وجهنا نشينا يعني بل بل بل هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحج وش يعني بل لا ليهذي بيخاف مش ماش يعني بل ماشي. ماشي يعني, يعني كأنه قال ما استمروا على هذا ماشي. ما استمروا على هذا بل تخلفوا عن ذلك وتركوا التفريط فايش والله عبر عنه الله بقوله إيش متسعت هؤلاء متسعة هؤلاء يعني ما هؤلاء عاد لبنان يا هل يجي عصر النبي؟ لكن مثلًا يا سيدي ليش ما نقول إن الله جعل كلمة التوحيد باقي في عقبة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى التوحيد؟ لا يرجعون يعني؟ قال يعني حين ما فلا رجعوا فلا رجع. قال ما رجع. قال عليهم يرجعون رجع. فما رجعوا والسبب إنهم ما رجعوا إن الله سبحانه وتعالى في الحديث قال إيش؟ مت عن يعني خلا يعني مكانهم؟ أنا مختار إيش ما قلت سنعمل عليهم؟ الظاهر يعني فيه جالش دعاهم الى يعني ان الله اراد ان يبقى التوحيد في ان يستمر في عجيبة لما قال ايه لكن قال ارجع اتمتعوا قال ارجع ايش ارجع اخلوا بهذا الامر ما بقي الا ال يعني النادر ما بقي الا النادر فالله لم يعجل بعقوبة ثم قال بل ما انهم مت عندكم ما بلاعب يعني النبي هم عقب كل العرب كلهم ورح صوت شير قده فقال ما ما فلم يبقوا على هذا بل بل خالفوا وخالفوا ومع ذلك لم يعجل العجوبةهم فقال بل مت متعنا يعني أمهلناهم بل متتعتوا هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم الحد ورسول مبين يعني فلم يعجلهم بالعجوبة حتى جاءهم الحد وجاءهم رسول مبين يعني في حجه واضحه يوضح لهم الامر لكنها جعلها كل ما باقي من القعد تجي زمنهم في يعني ذي بعده تمام لكن الناس ناس سمعوا. ما استمعوا ما يقعدوا ما يقعدوا تمام الناس لا نجع كلهم جعل كل مثلا جعل بسبب على بسبب استمرار هذا الفدي <تصفيق> لاكن قلنا تاذي هذه جعلهم يعني ما بلكش ان اوصى الناس اللي يستمروا على أكل على التوحيد وعدم ولاء بدو غير الله أوصى اجبه ان يستمروا يرجع بعد حكينا فيها من روها يعني غير نرجع في وصل الى حد انه رجع غالب الشرك صار في اهل مكة غالب الشرك ما عبد بالله قلنا نادر فقال فالله سبحانه وتعالى ما عاجلهم يعني فتنا هي قال بل يعني يعني مش هذا ليش ما استمرج البقاء ما بقي هذه الكلمة. والله يا بل تخلفوا أو غيروا وعبر عن الله عنهم عن قال غيروا إن الله قال أمهلناهم يعني حين قال بل ما استعناهم يعني أمهلناهم ما عجبناهم لما جاء النبي اي هو رسول مبين حتى يعني تني في تهديد لهم ان باي يعني إذا ما آمنوا إن باي إيش لهم عجوبة. لا فهم قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر مبين إذا قال خلناهم وما عجلناهم بالعبودية بعد ما تخلفوا عن هذه الكلمة ورجعوا إلى الشرك أمهلناهم ومتعناهم يعني خليناهم يتمتعوا يعني و... ولا حتى قطعنا عليهم النعمة إلى أن جاءهم الرسول ولما جاءهم الرسول جاء لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر ما رضيوا حتى إيش ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به تعرفون فهناذ ذا في الإش في في الكفر وفي أولًا اللي حين أشرق ورجع دين نبي نبههم ورجعش ما يرضى اسمعه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا إنه يعني قالوا إن قال المغيرة كان في مكة غني من أغنى الناس في مكة. قاله لو أوصت نبي لو الله أرسل مين يرسلني أنا؟ والله أرسل إدري ما أبو أروح السجدي. أبو أروح السجدي يزيد من الطاعه. يعني هذه مغنية قال له لو يشت الله رسول صدق نميرثني ولا نميرسل يعني إيش إذا ف... يعني إذا ما هو رسول والله لو اشتي... لو يشت الله رسول هبرسول نميرثني أنا ولا ولاذي فطاعه إذا إلى رجل من القراء ثاني عظيم يعني من الم من مكة أو الطائف له... لو لو يشت الله رسول نميرث واحد من الرجل العظيم يعني غني غني وصاحب جاه ما ما لا ما انا لا ما انا ضعيف لم ما سلطة ولم ولا الجاه بس كيف لا لما هو كان مستضعف ولا كان مستضعف يعني ما كان عنده قوه لكن لما أصحاب يعني زعاه ما هو أصحاب قوه والمال أيضا بيجمع لناس هو <تصفيق> لا كان يتم عدل المال عدل المال في قال اذا قالوا إيه؟ وقالوا لو لا هذا القرآن على رجل من أدريسين عظيم أهم يكثمون رحمة ربك جواب الله عليهم. عليهم قال ها الواد عن نبوة هي رحمة من الله وهم الذين يوزعوا الرحمة وأن ما بدهم يعني هم الذين يتحكموا في الخلق أهم يكثمون رحمة ربك لا ما هم ذي بقسمه ولا لهم دخل ولا لهم أي تدخل في هذا الموضوع. الله هو الذي أي في الخيار يختار من أراد. نحن قسمنا بينهم ما يجتم في الحياة الدنيا. إحنا ذي بنتحكم في الأشياء حتى أرزاقهم إحنا ذي بنقسمها. إحنا ذي بنجعل هذا غني وهذا فقير. نحن قسمنا بينهم ما يجتم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لإن حتى يعني كأنه وزع الله الأرزاق هكذا حتى يكون هناك ناس أغنى وناس فقراء وهذا هذا في الواقع كنا لأن يعني السنة وحكمة الحكمة فيها حكمة قالوا لو أن الله جعل الناس كلهم أغنياء ما أدرى واحد من هذه بيشتغل ويكون من هذه ما من الأرض. ما من قامة ثراء ما من عمرة ثراء لأن لكن حين في أغنياء بيشترو ووين يعني مون الفقراء والفقراء بيشتغلوا بيبنوا بيسووا كله نعم فالاغنياء بيعطوهم اللي يشتغلوا بيدهم وهم فهنا قال لو ما كان هناك أغنياء، لو الناس كلهم أغنياء، ما من دراحت كيف يبني؟ من هي بيجي العمال؟ فقال إذن حكمة الله والله يعني الله المصرف في هذه الأمور وذي بيقسم بين الناس إذن ما لكم دخل، يختار في اختيار النبوة، هو اللي يتولي هذا الأمر هذا من جاه، ومن جاه أخرى جواب عليهم لا يقدروا أنهم حين يقدم أغنياء، أنهم يقدم أهل الله هذي بيجعل هذا الأمر، بيجعل ذا غني غنيوية فيك ليش قبائل هو في لو أراد يعني من ييجي غني فهو في هو إذا ييجي هذا الأمر ذيك السم في ولا ذي كل شيء ما هم ضد إذا أنتم أغنياء فأنتوا ما أحد الله أنتم أحق من الله الله هو ذي ييجي علىكم أغنياء هو ذي يقسم بيننا نعم وقال ولا ولا نزل هذا القرآن على رجل من الجريساني عظيم قال هم يقسمون رحمة ربنا نحن قسمنا بينهم ما في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض يعني جعلنا بعضهم غني أكثر من الآخر ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني ليه يعني يتخذهم يشغلهم عنده ما عمار ولا حرات ولا يسبروا أي شيء يتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربي خير مما يجمعون إذن ولكن الرحمة هذه قلناها في الواقع النبوة والنبوة نعمة النبوة يعني نحن لدينا استمناء الأرجاك بينهم لأنهم في الواقع استخسروا قالوا كيف يجي نبي وما هو غني فكانوا مفروض واحد ما قريته فقال الله قال الله هو الذي الله والذي يتولى التقسيم بين الناس في الأرض يعني حتى في حياتهم الله الذي التقسمها فقبلوا أن تدخلوا أن تنتهي تختاروا النبي إذا فالله والذي يختار مكان للنبوة والذي يختار النبي هذا وحده ورجع قال ثانيا النع نعمة النبوة في الواقع هي أفضل من كل ما يملكه فلذا قال ورحمة ربك خير خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعَهُمْ خير من الذين جمعهم الأموال ولا ما يجمعهم من الأموال خير من الدنيا ذي وهذا يعني إذن فيها خير حك فالمفروف أن المؤمن أيضا يعني يدري أن في نعمة لأنه رحمة يعني هداية الهداية للنبي قال هي أفضل من ما وصلوا إليه يقول لأنها هداية إلى ما أرفتها الحك ها إذن هداية هذه يصفر فيها المؤمن كذلك يعرف الإنسان ان اليوم هنعمة حين يستدي أكثر أحسن من لو كان يمتلك الأرض كلها يدري ويقدر هذه النعمة ويشكر الله عليها لا ي لا ي في هذا وما ما في هذه النعمة فلذلك الورحمه ربي خير مما يجمعه ولولا أي يعني لا يقدروا إنه خلاص يعني هذا لا مع نعمة يعني النبي ومن أوسعه مع نعمة أكثر من ما معها ولا الأغنياء الجواب جواب عليهم قالوا عظيم نعم هذا من نعم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من جذبه يعني قال الله الدنيا هذه ليست شيء ولكن يعني وحنا احنا نبل الكافر نبل ان ما يتزوج يعني هم كانوا اغنياء وبيجي كثير من الحالات وبيجوا على الكفر اغنياء وما يعني بيهم متمكنين اكثر من ليش المؤمنين فقالها ما هو يعني اعطيناهم اهميه ما هي شيء في حقيره هذه ما هو شيء ولا و و يعني حتى لو الله اعطاهم الله اكثر من ذلك ما بل ان الله ما يجعلها لهم لاجله لجله باجي يعني باي باي يزيد الابتلاء للناس لو زيد لهم الاموال يعني هي حقيره الدنيا ولو حصلوا على ماهم يعني وان كانوا في هذا من الاغناء ما هيجي ولو اعطاهم الله بيوت وجعل سقفها السقوف من فضة والدرج من فضة والأبواب من فضة ولاش زالي؟ بيقال سقفها من فضة ومعارج، المعارج يعني الدرج من فضة والآش والأبواب من فضة والسروق من فضة كلها لو جعلناها من فضة قال ما مجال شيء عندنا هذا الشيء ما أبي الله ما أعطيناهم هذا الشيء لجل لا نزيد الابتلاح على المؤمنين حتى يرغبوا في ايه؟ حتى يرغبوا في مع لدى الكفار يعني إن المفروض لا يرغبوا يعني هي رحمة من نعمة كبيرة يقدروا وجهديه يعني وجه وتتقاه عليهم حتى يتركوا هذا الدين يعني رحمة بالناس. فقال ولولا لا أن يكون الناس أمسا واحدة، لولا لو لأن يعني لولا لا رحمة الله. ويعني اللي لا يوم الناس كلهم كلهم يعني كفار يمنع لا يوم يبيع كلهم يجبروا مثلهم يوم أمة واحدة يعني كلهم طريقه واحدة على الكفر لأن يعني لا يجعل الله هكذا أن يجيب كلا جديد على الناس وغلب فيهم إيه هذا الأمر وجاء وجاء قد الكفر يطغى فقال لو لعن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يخطفوا بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم بدل من لمن يكفر يعني لجعلنا لبيوت الكفار كأنه قال جعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج يعني من فضة عليها يظهرون يعني يسعدون المعارج من الدرج نتعلم أيضا حتى الدرج من فضة عليها يسعدون يظهرون ولبيوتهم أبوابا أي أبواب يعني كذلك وجعلنا للبيوت أيضا أبواب يعني من فضة وسرورا يعني من فضة علي وسرود عليها يتكئون وذخرفا قال إمام ذيك أن الزخرف يعني الذهب يعني معناه كذلك من ذهب من قبل حسبنا الذهب وما بدي ما في الواقع ما إذا تمنينا في الواقع ما شيء لا في الواقع يعني لو كيف ما هو حاجه ما ما له قيمه وكذا يقولوا لاحظ الحين باين ملكهم الارض كلها دا انت خمس دقائق خلاص توي بنسوي هذا والله وما يسويها خلتها يرجع ثاني هذا الوضع ما يلا كل الدنيا <تصفيق> فترة كثيره ورجاء تنتحي تجاوه مثل ما هي. لو هي كم مهما كانت هذا خلي يعني فرضا لو بايسبر يرتاح ولا يتنعم ولا لو مع أشياء هذا مع أن المنقصات بيجي كثيرة لو جاء لواحد أموال كثيرة بتكفر المنقصات بتكفر البلاد والمصائد اذا فأ فالله سبحانه ويعني إنه قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ماذا قالت الكافر فيها شربت الماء لو يتساءل جناح ان انام ما من عبر كافر اذا الحين اعطوه هذا ما هي شيء يعني جناح يعني تزم. يعني يعني يعني ما تساوي والله هذا كان وزنها لو وزنها بالجناح بقربها. يعني ما وزنها شيء يعني في زايده ها لو لو تزم. عند الله <تصفيق> نعم صحيح <تصفيق> كرسي ولا بس بس حتى أدي بستي وحذاء بيسموها في إيه وأيضًا حتى حتى كرسي اللي بيجلس عليه بيسموها إتكاء ما ما بلدي وكان المطكي أم في قال وزخرفا قال وإن كل ذلك لما متع الحياتين هو قال قال كأنه قال يعني هنا المخففة من الثقل هنام يعني وقال وإن يعني كأنه قال وإن كل ذلك متع الحياتين لما متاع الدنيا قال الإمام قال ان ما هنا زايده يعني اسمع تاكد الكلام الكلام وإن كل ذلك لمتاع الحياه الدنيا ما بالنحويين بيستاجوا لا لما للذي هو متاع الحياة الدنيا هي ما للتأكيد وإن كل ذلك الدنيا ومؤكد. يعني إن, ذلك ان هذا ما كل ما قلنا لكم ما هو لا الم المساعي دي بيقول المسافر حق المسافر المساعي بيسمى مساعي فهذا كله لو جلهم كم قال ما هو لا مساعي يعني يبايق وانت قليل وانت هبي يعني كانه بينبه هنا ويأكد لنا على معنى بيقولنا لأن في كله باين تعي فإذا قال كل هذا ما هو لا مساعي والآخرة إن دربك للمتقين الآخرة يعني ترى دي دي فيها خير فد ونعيم فد قال هي ايش هي للمتقين ومن يعش ومن عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين, فهو له قرين. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين جاءنا نافع ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فاما نذهبن بك فانا منهم منتكمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ قال الله من يعش عن ذكر الله ذي اتحامى ذي مثل بيع على عن ذكر الله عن ذكر الرحمن يعني عن القرآن وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله فهذا يتحامى ما يرضى يعني يجيه له فالحق الواضح وما يرضى يتعامى ما يتحامى والصينج يجب انكوا يعني ما يرضى ما يرضى يقبله فانه ما بيرى مع أنه حق واضح كأنه ما بيرىك وكأنه ما بيهمك فذي يتحامى يعني يتجاهله فمن يتح... يتجاهل ذكر الله قال هذا بن بنهم هل بن خلى الشيطان يحييهم مكير له شيطان قرين يعني بن له الشيطان فلثه ما عد إحنا إيش حامل له ما عد إحنا يعني نبيه له يعني بن فلثه يعني ما كأن بيقول لنا الله إن الله بيجي معنا وبيجي وبيمنع يعني بيحرسنا وبيحافظ على يعني بي, بي يعني بيحرسنا من الشيطان إيه يعني وتأييد أيضا حتى الملائكة لانهم يجب قال لهم من اجل ان يكونوا من اجل ان يعني يعني اجل من الله فهنا قال من ما يرضى يسمع ما يرضى يسمع الكلام ولا يرضى يتفهمه ولا يعني يتعامل عنه قال يعشو يعني يتعامل عنه فقال اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا نجيب ما بل الله قلنا لك معناها لأنه <تصفيق> يفيدنا يدلنا على أن هذا الأمر على أن احنا بنحسى أنه بيجي حفظ من الله لحين الله قلت شيئاً <شغانك>. <متحدث> <متحدث> ايوه حراكاً لكنه باي يعني كأنه كذوب أرسل كأن الله جعله يسوي كذا بل ماهو كذا يعني ايه اتخذ لا ما فهو لا يعني يعني نجعل نجعلها لكن ما الله يشفي الله ما هو, هو, بكل هو بكل ما بكل هو جعله، إيه ما بل إن الله خلى حتى يجعلك كذا نعم. نعم. ما... ما الله جعل ما الله جعل يعني الله لن يجعل الشيطان يذهب إليه، هذا ما هو ذلك. يعني الله يجعل الشيطان يروح يغويه والله يدعي الى الحق. ما أصبر ما أصبر إن الشيطان إن الله يجعل شيء آه قاله والشيطان أعمه صار الشيطان, الشيطان جنني بس الشيطان الجن ولا من الإثناء ومن يعشق عند الرحمن الغيب أو الشيطان مفهوم له قرين قال يعني بعنة في السلة دنيا يقول بعنة في السلة لما يجودوا ملبد فيه ترى المجاهر اللهوى لما اجاوج هو دليلي يجير على في كل الأمور وطيفه نعم زي لا يسدون عن السبيل فلذا قال وانهم لا يسدون عن السبيل هاوا الشياطين هنا طبعا الشيطان قالوا يا راجل يعني قالوا ما يعش أي واحد يعني ف.. يعني ناس كثيرين عجب اذا عجب باجي لهم شياطين وكل واحد يجلس شياطين فلذا قال وإنهم يعني الشياطين وإنهم أي شياطين لا يصدونهم بيصدوا هؤلاء يعني هؤلاء ال... هذي يأشوا و هذي, هذي, هذي يتعاموا عن معرفة الحق يصدهم عن السبيل إلى حق إنهم لما يجعلهم ايه ي... يعتقدوا ينقدم على حق فلذا قال وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون يعني بيزيد فيهم الأش. الباطل حتى يعتقدوا أنهم على ايه يقدم على صباح هذا قال لا يعتقدون عن ذي لا دينا هنا هو لو اعد ماشي ما بلاش انك تمكن ثقل بس انا باخذ ثقل يا حتى احنا نكمليها حتى الى جاء انا قال ها ورجعنا يعني نفلس له الشيطان ما عاد لنا حاجه كانه قال بيحيب ما عاد لنا حاجه منه بقى نفلت نفلسه الشيطان ونخلي بينه وبين الشيطان قالوا باي صدوا الشيطان بكل شيطان بيصد صاحبه من الاسم لما يخليه يرى أن الح الحق هو ما هو عليه حتى ولو كان باطل لازم. قال أشوا يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا لما إذا جايو يوم الجمعة هو هو القرين حقه هو الشيطان قال يا أشوا يرى أعماله ويدري أن الشيطان يعني برجع يدري أن الشيطان هو الذي كان بيوصل له هذا الأعمال قال يا أشوا تبيني وبينك بدء المشريدين يعني ليس الله إنك ما أش إن يبيني مثل ما بين المشرق والمغرب أني ما إنك ما تصرفت مني. فبيع سر قرين، بيرجع يقول ويزأج ويزدمه، قال ولا ينفعكم اليوم أنكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتريكم. قال هنا يذم بيت عذاب وجمع الشيطان وهذا الإنسان ويعني التابع والمتبوع. حتى ربما لو كان الشيطان بيت الشيطان من الأصل، وهذا يخليه اطراق. قال بيرجع يجي ويرجع يأج، تمنا أنه ما عرفه من بينه ذال بينه وبين ما بينه مهلك ولا ما هو. كل واحد كل واحد. نعم. وقال ولن ينفعكم اليوم ان, أن الظلم سوف قالها بيتعذبوا جماع لكن حين يتعذبوا جماع ما هو نافع يتخفف ما هو مثل الدنيا كما في الدنيا جاءت مصيبه على واحد بيي بي وضعها صعب فاذا وقعت المصيبه على مجموعه كبيره بتخف على واحد لان الدنيا في الواقع بي الاحيان الناس للناس كبجهون الناس بيوفح عند الناس لكن ما هو لجل من شده المصيبه ما بالله الحنجي وما بالله وحده كيف يجل الناس إليه اليه ويران قدوه في حالها لكن ما في الاخره ما عدش شيء ترى ما عدش للناس ولا شيء لأنه من شدة العذاب يعني, يعني المصائب ما بيجي عذره في الدنيا كثير منها ما بيجي صعب لكن بيجي حاله الواحد النفسيه حنجي ما بالله هو بيجي لهم بجد الناس يجي لك كذا وينظروا وبيب... اليه في النظره كما وضعت على كثير من الناس بتخف لكن ما في الآخرة لا في بجي والعذاب يجيه شديد شديد من لذاته من لذاته ما هو نافع ما هو نافع لك لو يتعذبوا الناس جمعة لأنك معك ما يكفيه بدهم تعذبوا بدهم ما تعذبوا سواء فلذا قال ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب ومشتريكم ما عدا نافع لكم إنكم تتشاركوا في العذاب إنكم خيرت في العذاب وحين قال إذ ظلمتم يعني بعد ما بان لكم الظلم إيه ولا إذ ظلمتم يعني بعد يعني وقت وقت حين ظلمتم يعني حين ظهر ظلمكم فحين تبين ظلمكم ذا الحين يعني لانه برجع تبين برجع يعرف حرة حين جي يوم الجمعة ما برجع يعرف الإنسان خطأ ويعرف كه حين تبين لك وما عاد هنا في لك اليوم وش اليوم إذ ظلمتم يعني هو نشته يوم الجمعة حين جي يبين له أعماله ظلمه إيه لكن هنا يها يعني الظرف حين لمتم يعني حين بين لكم الظلم حقكم وعرمته ما عاد هنا في عليكم قال انكم مش مشتركين بالعذاب قالوا التعليم هذا عندك اليوم على ادم ادم في او قال ولا ينفعكم اليوم انكم بالعذاب مشتركون هي فعل لن ينفعكم اشتراككم بالعذاب يعني افا انت اتوقع عن الجدال عندك تسمع الصم او تهدي العمياء ومن كان في ضلال مبين يعني الله الرسول كان بيتعب يتعب في اقناع قومه ويحاول فيهم عدة محاولات فالله قال أخبره بانه ما عاد نافع فيهم لانهم ارادوا يا محمد خلونا نكمل ما انه الحين الدرس ذا ما بيسبور فيهم حاجة شرطة فقال الله يبي يخبر النبي محمد. قال هذا لا ما عاد يشتوى يسمع وهم يعني هم غلقوا وسائل ال المعرفة ما عاد أراد يعني ما يشتوى يفهموا وهم غلقوه ما أرادوا لا يسمعوا ولا أرادوا يفهموا ولا ثم هنا فلا تكرر ما تكرر. فلذا قال أفأنت تسمع الصممة أو تهدي الأم يعني هو النبي بيحاول قال أوجأت. كان الله بيقول أتسي تجي يعني تخلي الدل لعماه وما يفتح يعني واحد ما رضي يفتح وانت تعلمها الطريق وواحد ما رضي يسمع إنه يسمع ما هو تذكر خلي ما, ما أفأنت تسمع أو تهدي العمي كأنه يعني فيه يعني مثل الاستنكر عنه تشتيه يعني خلاص الفائدة في يعني في اللي, اللي إلحاق عليهم أفأنت تسمع الصم تهدي ومن كان في المبين ما يعني لا تحاول فيهم فإنهم أجمئوس منهم معهم من كله يجمئ لأنه ذاهو ما بيسمع ما هم كله تجابر كماش جابر وما بيسمع فقال هذا أجدوا مثله مثله ما بيسمع يعني جعلها الله جعلها الله أسم يعني إنه, إنه ما راضي يبين لك إنه ماه راضي يسمع نهائيا قال أفأنت تسمع الصماء وتهدي العمي ومن كان في ضلال المبين فإما نذهب النبي إذن ما عد خلاص قد عرفوا وما يشتو يعرفوا يعني ما يشتو يعني يسلكوا طريق الحق هم عناد واستكبار اللي قال وجحدوا بها واستيقنا انفسهم اذا لا احد فيهم فاما نذهب النبي يعني ما بدنا نجله عقوبه فاما نذهب النبي فانا منهم منتقم اذا يعني باجلهم عقوبه ان متنت وما قد جاء يعني انتقم بعد ما تسوت فاما يعني فان نذهب به يعني اذا مت كان اذا توفيت إيش من هم نتجمون يعني فان نتجم منهم بعد ما هم يعني قدهم ايش قدهم يعني معرضون للعجوبة اما في حياتك ولا بعد ما مات فاذا مسند فان يستجيب ايش يعني في ضروري ننتجم منهم فإن من هم, فإنا من هم من. او أو نرينا الذي وعدناه ولا نحن نريك العذاب و حي فذلك اه أو نرينا الذي وعدناهم فإن عليهم التدريض من. يعني فاذا أو لا. يعني فإما نريك نعذبهم عادة خي ولا نعذبهم ايش بعد ولا ايش نعم نتكلم منهم بعد ممتع تكسرنا عن هذه الحياة التخير للنبي ايش ماله ؟ يعني تقول الله انهم يصبروا يعني النبي ينتقن منهم سواء في حياته ولا بعد ما هذا الذي حصر جاءه في حياته في حياته وبعد ممتع ويش بيه ؟ اتجعله من الارضي جاءت الى اللي بعده <تصحاب> <تصحاب> ايه <أيضا> يعني تتخلبوا على الصفار في كثير ممتع ممتع انا مدرأة اذا اصاب لها الم لا وسألو بس. يعني أصل فا يعني في شتى ما بعهم ما فرق. أصلاً. كان الله بيقول له لعت تحاول فيهم أكلم. خلاص. كده ما عاد ينافع فيهم وأيضا محكوم عليهم باش يعني باين تجمل الله منهم أكلم. يعني فرعت بالهم. ما بيجي عليهم إسلام ما هو صحيح. لا ما يعني بلا ما دي ما يقبل بس. قال او نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مكتدر فاستمسك هذه <تصفيق> ما هاي قال ايه كان ذي ما رضيهم مثل بوسف يان بريهم ما نعم او نرينك الذي نعيده قال فاستمسك بالذي احيى قال ها اذا لا عتباء للدولة ما هو نافع فيهم ولا اتحاول فيهم وايش وهم بأجيلهم عقوبة سواء عادت حي ولا بعد ما مات فاستمسك إذن أن تمسك بالذي أنزلنا إليك وعرف إن الحق والنذي بايش يظهر الله فاستمسك بالذي أحيي إليك ولا أتبالبا ولا تتأثر حينما يؤمنوا بك فاستمسك بالذي أحيي إليك إنك على صراط مستقيم أنت على الطريق الحق وإنه ذكر لك ولقومك يعني عد هذا القرآن فالواجه ذكر لك يعني تذكر بين الناس يعني شرف لك ذكر لك يعني تذكر تذكر أنت وإذن قومك يعني هو فخر للعرب القرآن فخر لهم وللغتهم هذا قال المفروض أن يسارعوا إلى هذا الأمر ما هو يبادروا إلى اي شيء لا تكذيب وهذا النعمة نعمة كبيرة أنت دارينا كبيرة أن ينزل الله القرآن يعني ينزل علينا القرآن باللغة ناء هنا كيف يتعب على العجمي العجمي الذي يهتدي كيف يتعب على القرآن يتعب. يتعب يتعلم اللغة العربية يتعلمها وصعبه ويجي يشتري ولو تعلم ما جهده يعني باجه عدد التعاج هذا نعمة كبيرة انها جي, جي... ايه نعم نعم نعم وإنه لذكر لك ولقومك لكن خصوصا القرآة الكريم حين جيه كتاب بيتخلق قل له 1400 سنة وابا يقول له ما يوم القيامة هو شرف قال يعني ذكر هو شرف للنبي ولقومه الأمة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف وتحاس... تحاسبون على هذه النعمة كامل <تصفيق> نعمه القرآن كان بين يعني على الغثكم وكان يعني رفع لكم و... يعني ونعمة كبيرة لكم بيتسألوا على هذا النعمة يعني المفروض نحن نشكر الله علىها حين جاء القرآن على الغثنا اذا العرب المفروض لم يشكر الله لأن القرآن أتى بالغتهم ف. فيسيحاسبوا على هذه النعمة كيف؟ شكروا على هذا خلهم ماذا قال أذي يروحوا ايش؟ هذا الكتاب قال واسأل من أرسلنا من قبل تمن رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يعني مسألة مسألة عباد الشيء مع, مع الله قال كل الرسل كل الرسل بيدعو إلى توحيد الله كأن المراد واسأل من أرسلنا طبعا الرسل ما كيف يسألهم ما المراد الحديث؟ هاي يسألهم. من أرسل. آه، والله يسأل من أرسلنا يعني كأنه ابحث في إيش؟ أحوالهم، أحوالهم وقصصهم وما روي عنهم في الروايات اللي ذكرت عنهم. مم. ابحث وانظر فيها وتأمل وبيصير هل قد جاء رسول وجاء العباد يعني عائلة يعبد شيء مع الله أو كل من جاء بيدئهم إلى عبادة الله وحده وإيش والله يعبدوا إلا الله لأن كل دا داوس الأنبياء كلهم أن لا يعبدو إلا إيش إلا الله يعبدوا إلا شيل الله. كأن المراد هنا يعني مجال، لأنه بيقول وأحيانا العرب كذا. <تسأل> قال إيه بيقول سأل حتى بيقول سأل البيوت. هل امتسأل الرب على الجواهر فيندجي؟ قال. النبي سأل. إسأل لا إسأل من أرسلنا؟ كانه بيقول النبي إسأل من أرسلنا يعني انظر انظر في الأنبياء سابقين هل كان هناك أحد إيه يدعو إلى عباد غير الله أو هل كان هناك عباد يعني مع الله غيره؟ عليهم إيه أشكي إن إن الأنبياء ما هو حدث هذا الأمر ان الأنبياء كلهم مم. تعالوا إلى هذا الأمر كيف نخلي كلهم هذا الأمر؟ نقولنا سأل السائل هو ولا غيره يعني سألوا كلنا <تصفيق> نعم ولا لن... النبي سأل يعني يعني قال الله انظر في حتى النبي في... في القرآن حين ينظر في القرآن إنه ذكر قصة لكثير من الأنبياء وكل الأنبياء يقول ايه؟ يدعو إلى تغفيد الله ما بلت تجوز حين يقول اسأل من أرسلنا على المراج ابحث لأن العرب يستعملوا هكذا قلنا لكم بيقول اسأل ما قلت سألت انت البيوت حين تراها و قال ذال به لا إذا عندك سألها يعني اسأل أهلها يعني اسحب راكم بس اسأل أهلها والمراج اسأل أهلها وهو بحث إجابة لها لكن هنا ما اسأل. بالسؤال يعني هنا اسأل قال ألم تسأل الرب على القواءة في فينطقه؟ قال هندريش قال ما سألت أنت الأرض دي كانت كانوا فيها؟ أسأل رواية وجان عنه وسأل أنه يعني إن كان له مآذروا كذا، ما سألت أنت البلاد قال حتى الجبال بس جغب في اجتماع لنا الروايات أنت تدري ما ذكيناك رواية إلهنا أحمد الشيطان الرجيس من الله الرحمن رحمه وسلم على محمد وعلى آله من سوره الزخرف صفحه 492 اسفل الصفحه ايه 46 ولقد ارسلنا موسى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهُم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُمْ بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الْسَّاحِرُ دُعُو لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عندك إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ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 فلولا ألقى عليه أسوارا من ذهب أو جاء معه الملائكة مغترين عندكم أسواره؟ أسيرة حفص ها؟ نعم. إقرأت نافع أسواره. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فَلَمَّا أَسَفُونَ تَكَمَنَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سلفا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم قال ولد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ذكر يعني بعض الأشياء الأحداث التي جرت في دعوة موسى لقومه قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بالآيات يعني بالمعجزات والأدلة إلى فرعون وملئه. فقال إني رسول رب العالمين قال إني رسول رب العالمين قال قالوا فانكروه طلبوا قال في الكلام اختصار عندما قال إني رسول رب العالمين قالوا ائتنا بدليل على أنك رسول من عند الله ده فقال اني رسول رب العالمين عندما قال إني رسول رب العالمين قالوا ائتنا بدليل على أنك رسول من رب العالمين يعني بمعجزات أدلة دليل فلما جاءهم بالبينات إنه ما الكلام ما هو سابر يستقيم فقال إني رسول رب العالمين فلما يعني فطلبوا منه الدليل والمعجزات فلما جاءهم بالدليل فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون يعني يستاذئوا ويسخروا ويسفها إلى السهل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها يعني جعلهم الله آيات ايضا كثيرة قال يا خالد وما نريهم, وما نريهم من آية يعني قال يعني أعطاهم الله آيات عظيمه وابتلاهم بأشياء يعني عاقفهم ابتلاهم بالجراد والقمل والدم والظفاة انتشرت انتشار ما تستطاعوا يعيشوا فقال وما ف يعني آيات قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها آيات كبيرة يعني كل ما جاء من آية جاء أكبر من ذي قبلها إذا هو باينفع فيهم وأخذن وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم يعني ايش عاقبناهم لعلهم يرجعون إلى الله ويؤمنوا بموسى يعني حين رفضوا الإيمان بموسى والإيمان بالله قال ايش عاقبهم الله جعلهم يعني هذه الاشياء الاشياء الابتلاء بالجراد والدم والضفادع والجمل قالنا تسع تسع ايات هذا طبعا لماذا ابتلاهم قال اللي يرجعوا الى الله يعني يطلبوا من الله انه إيش يخرجهم من هذا ال... يعني من هذا العذاب وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عنده فزين تكبر قالوا يعني حد ينسبوا حتى هذا الى كأنها بلا سحر فقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ادعوا ربك قال ايه؟ قالوا ادعي ادعي ربك ذي قلت انك رسول من عنده انه يذب عنا هذا العذاب هذا الاجهر كوارث في قلوحين قالوا قالوا يا أيها الساحر يعني ما ينهزهم حتى يؤمنوا فقالوا بخاطبه يقول الساحر المفروض انهم لا يشتروا صدق يعني يا رسول الله ولا يا أيها الصحابه ادع لنا ربك بما عهد عندك يعني بسبب ما ما عندك يعني بما عهد عندك يعني بعلاقتك عند الله لانه اليك بالنبوة لان الله عهد اليه بالنبوه وجعله نبي قالوا ادعوا يعني بسبب منزلتك او بمنزلتك عند الله ادعوا ان هذا قال بما عهد عندك اننا لمهتدون واجي فواحد بيتصل يتصل وقالوا يا ايها الساحر ادع ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون يعني هو عهدوا قالوا اذا حصل هذا باشتدوا ارفع عنا هذه الكوارث احنا قالوا اج يعني بمجلسك يقول بمجلسك ما عهد الله ما جعلك على كاج ما اجى لك من النبوه اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب قال يعني دعا الله الله فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون يعني ما رفع الله عنهم هذا هذا العجب كله لا فإذا هم ينكثون قالوا إذا هنا يعني أنه أمر غريب أمر غريب إيه فإذا بيقولوا إذا استعمل المفاجئة هنا أمراض بها المفاجئة فإذا هم أو إذا ينكثون لهم بيختلفوا عنه يعني ما رضوا أيش يؤمنوا قالوا هم بلا كيف مباشرة نعم كان مسارعوا بعد ما رفع الله عنهم العذاب صاروا إلى إيش الاستمرار على التكذيب وإلى إيش يعني التكذيب له. له إلى التكذيب ليه؟ وبالنسبة إلى السعد يعني بالنسبة ل لأي واحد أي واحد يسمع هذا الخبر بيتفاجئ أي واحد يسمع هذا الخبر بيتفاجئ يعني هذا الأمر ما يثير الغرابة للأهل الناس يعني المفروض عند عذاب ويصلق عليهم ولا يدرى كيف يرجع يي يعني يسوسلوا به، يقولوا يدعي ربه، قالوا يلا الله أن يكشف عنهم وإذا كشف عنهم بيهتدوا ورجع يكشف عنهم، شاء الله عنهم هذا العذاب ونكثوا ورجعوا عن كلامهم قالوا هذا هلا أملا ساحرة هذا كلام قبل فالمعيزة التعبان؟ لا، ضهن بعد فلما كشفنا عنهم العذاب، لأن في البداية التعبان أول معيزة فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي بيستعرض قوته واشتي قارن بين يعني بين نفسه وبين موسى فقال اليس لي ملك مصر هذه البلاد كلها وهذه الانهار هذه يعني أنهار فروع, فروع أنهار نهر النيل يعني بفروع في مصر وهذه الانهار تجري من تحتي يعني انا يعني متحكم فيها وقالوا بعضهم بيقول ان من تحتي يعني من تحت القاص الحدب و... في فيها أنهم متمكن وهذه الأنهار تجري من تحتي أ تبصرون قال ما بت ت... ت... هذه الأشياء إن أنا الم المألف أو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مم. يعني يعني هل ولا قال بل... هل أنا خير ولا هذا يعني حين كلهم ملكه قوةه قال هوا نفضل أنا ولا هذا الذي هو مهين يعني ما هو شيء رأيه لأنه جعل الأشياء العظمه في في تملك للأموال ولا تملك جعلها العظمه والضعف يعتبر أنه مهان. لا بيذهل. ام انا قال هل أنا خير من هذا؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا قال يكاد ولا يكاد يبين. لا ولا بيخبرهم. بل انا خير من هذا الذي هو مهين. ولا يكاد يبين. يمكن ودري واتكلنا بس استمر، اتكلنا بس استمر الأمر. يقضدهم إيش يقضدهم؟ وربما جيوب يسأل يمكن هوا يعني بعد ما يذكر وش وما وش ما اه؟ أنا والله هذا الذي ومهين، ولا يكاد يبين ما بيستر. يجابر حلقة ما بيسبر يبين كلام. إن كان فيه، إن كان فيه عبدة في لسانه قال يعني في يعني بصعوبة في بعض النبض. في موسى هذا. وقالوا قالوا يعني عند كان طفل الجمع. نعم عند كان طفل واليا قالوا إيه كان لطن قدموا يستيد تخايل عاد الصغير ولطن فرعان واليا غضب عليه واليا بيراجعه ما الطفل قال لا ما هو يعني حين فعلت لا واليا قالوا يقدموا له الجمرة والسمرة يسروا دبي يسوي واليا يأكل يشيل الجمرة ويأكل يحطها في خيمة يعني في يعني جلي يدري إنه ما هو هاي هذا ماك بشر هذا صغير ورجع قال اثر في لسانه ان دخلنا دخلنا في الدين في على سواقي نعم قال اما انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يساد يبين ما يشاد ما بي جاب وما لا يفتح لا يبين كلامه وهو ما له بالق فيها يعني ما وصل لا ق فيها يعني بال بالق فيها نعم فلولا لا ألقى عليه أساورة من ذهب أو جاء مع أو جاء معه الملائكة المبترنين قال له كان قال له كان ألقى عليه قال له كان مع أساور ومع يعني شيء يدل على إنه يعني إنه رجل عظيم جمع أساور يعني ذهب يجب مع أساؤر من ذهب ولا جاء يوم الملائكة حتى يكون هناك عظيم الجلة الجلة نحن نتابعه نحن نتابعه قال له كان كذا لكن يجي وحده ما مع أحد ما مع ذول الأتباع ولا مشي من المال ولا من الثروه فما هو يجي قال فلولا ألقي عليه أساؤرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين ولا يوم راح إلا هالملائكة ل... يدلنا على أن هذا الرجل عظيم وأنه من عند الله يعني بهذا هو؟ يعني بهذا الكلام استهفا جو مياني يعني بهذا يعني يقول جعلهم المال ياني ياني على على خفة العقل يعني جعلهم ياني ياني ياني هذا ياني ياني ياني ياني العقل ما ياني يعني ياني ياني ياني يعني جعلهم يعني ياني عقول ياني لا ياني ما ياني ما ياني ياني ياني ياني ياني وضحت على عقولهم وجعلها جعل منها يعني صغيرة ما تفهم يعني يقول قلنا بيقولوا خفيف عقل استخفهم يعني جعلهم خفاف أقول وإيه فاستخف قومه فأطاعه يعني أقنعهم بكلام تافه فأطاعه في هذا الأمر أدي فيه أيه يعني قلة عقل فاستخف قومه فأطاعه إنهم كانوا قوما فاسقين بي نعم عندما يعني حين أعطاه عوشتين هذا يعني وربما السبب في كونهم هكذا يعني تابعوا في شيء ما يعني دلالة واضحة كلامه ما هو في الواقع كلام يقنع لكن الأعمال بتأثر على الإنسان حين كان في فساد في إيش تضعف كأنهم ما عدي إيش يختاروا على إيش الرأي الصواب لا الله مبيض دخلاتها نعم قال إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونه يعني في بذارته أغضب ربي قال فلما آسفونه يعني أغضب ربي أو أخطوا يعني غضب عليهم أو لم يرضى عنهم قال فلما آسفونا انتدبنا منهم قال الأسف في الإنسان في الواقع والتحسر والندم ذي بيجي ويع يوف الإنسان هذا ما بالنسبة لله ما بشيء الأسف ما بالله الأسف من الله يعني الغضب يعني إنك فري منهم هذا كره منهم هذا فاج ولما اسفونا يعني ان الله يعني لم يرضى بهذا التصرف فاي قال انت منهم فلما اسفونا انتدمنا منهم وذلك باش بالاغراق فاغرقناهم هذا اللي قام فصل لنا قال فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا جعلناهم من الماضي السلف يعني الماضي ما تقولوا سلف يقولوا اي إيه قاله ما بم... له ما سلف، وله ما سلف يعني ما بده يفعلها الإنسان. فأصبح خليناهم ماضين يعني أهلكناهم. فجعلناهم سلفين يعني أهلكناهم. جعلناهم ماضين كان في عدفة كان في كتله التعبرة. ومثل للأخرين. وجعلناه في يعني حتى إهلاكهم أصبح يعني بطريقة عجيبة أصبحت تضرب يعني أصبحت مثل. وقلنا الرحمن المثل يعني القصة العجيبة. الح... يعني الحادثة العجيبة حتى أصبح يضربها المثل فهي تتناقل لأنها مسألة أو قصة عجيبة فجعلناهم سلفا يعني أهلكناهم و... ومثلا للآخرين جعلناهم مثلا للآخرين يب يتمثلوا بهم يب يتمثلوا يعني هذه طب يعني يعني كما زادت المعاصي عنده يعني باي بي مثلا با يقول في نفسه ما دام افترق له باي خليني لما اخرج ما تعرفه قال قال الله صل على محمد وعلى اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومكم منه يصدون مم. عندكم انكم يصدون آه.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 وقراءة حفص يصدون ومعنى مختلف يصد يعني يمنع الآخر يمنع الآخر من الأتباع يقول صد صدوه ويصدون يعني يصيحوا يصدوا في الدال يصدون هذه في قراءة حفص يعني يصيحوا يصدوا هنا فيها روايات في هذا ال... في سبب النزول في هذا الآية به رواية على أهل السنة يذكرها يعني عن طريق لها البت بيقولوا كان يعني ان ايه ان النبي صلى الله عليه وعلى اهله ذكر لهم هناك قال انكم وما تعبدون من دون الله حسبوا جهنم في ايه قد سمعوا هذا الآية قال انتم وما تعبدون حسبوا جهنم يعني معناه انتم وذي بتعبده وآله حسب جهنم يعني ايش وقدر جهنم ورجع قال ها واحد فيه جدال ويعني فيه خبز وفي في الجدال قالها قال النبي هذا الكلام لنا ولا كل الأمم إنهم كل إنهم آلهة انهم حسب جهنم قال لا أنتم لا كل الأمم الرسول يريد يعني كل يعني هم وآلهتهم يعني هم الحجارة ذي يبذل احجار يعني هم ما ذي يبذل أصلًا قالها حسمتك رجوك زدت عليك غلبتك قال هذا ابن الزبعراء عبد الله الزبع. ابن الزبعراء قال حين قالها الرسول كذا قالها خصمتك يعني الحين يقول خلاص فزيت عليك الحين يقول أفحمتك قال لي قال لأنك دل قالها إيزا. كيف دل حينة هذه عيسى إيسا وانت بتمدح إيسا انت بتمتح إيسا وانت تنتبوا ما تعبدون حسب جهنم وهذا إيسا معبود وكذلك الملائكه آه. معبوده وكذلك عزت معبود في ذاك يدخل عذاب وعيسى قلت إحنا من جهادهم قالوا كذا وضحكوا ولا عذر يسمى عائش للنبي هذا هذا التفسير الاول قال ولا ما ضرب من مريم مثلا اذا ادوكم منه يسدون يعني بيسدوا ولا يصدون يعني يجمعون من اتباع الحج ورجع قال وقالوا الهتنا خير ام هو يعني على هذا المعنى قال ها ولا افضل الهتنا ولا ولا, ولا المسيح كذا إحنا من إذا يدخل وف صار تباشر بعد ندخل احنا عالاتنا لأنه, لأنه بيقول مع أنه نبيه مختار وأنه من الايه يعني من, ال... من الناجين فقال ما ضربه لك الا يدلا ما اشتو ما هم يعني يعني قالوا, داد... قالوا كذا قالوا هم ماضي بقى دخل... لا بقى آلهتنا. يعني... ما قد حد... عيسى بده يدخل قد يعني يعني يقولوا ما عاد آلهتنا أفضل من ايش أفضل, افضل من عيسى قال ما حصد. ولا بي فضل العيسى وما بلا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خفيون فيهم خصام ويعني رجاج يعني من يعني, يعني, يعني لدد انه الا عبد انعمنا عليه هذا هذا قلنا على التفسير الاول لكن بالتفسير الان اثنان ويعني وفي مروي مروي يعني يزيد قوي إنهم ذكروا ناس يعني اسماءهم أن ما هي مبلغ مثلاً زهد، إنه قال رواه الإمام الهادي قال قال بيقول إيش بيتكلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال له لا أنت تقول فيك الناس هي يقول فيك الناس مثل ما آه آه يقولوا فيهم مثل ما قالوا في عيسى بن مريم يعني إن يرجع على الرب لا قلت فيك قولا لا تمر بأي بمكان إلا أن إيش تراب من تحت العدّة. يعني إنهم يذكر لهم فضله لكن الرسول خاف إن... يعني لا يذكر لهم فضله إنهم يبالغوا في تعظيمه حتى يعبده فقال قال يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك مقالا لا تمر بملئ إلا أخذوا من أسرك التراب يبغون بك البركة غير أنك يكفيك أن تكون مني بمذلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد فقال هذا كلام لا ما فاهمكم لا فغضبوا, فغضبوا يعني هو حتى به الناس من من المسلمين وفي الواقع منافقين قال غضبوا من ذلك قالوا يشتي ابن عمه ذحينه ابن عمه ويشتى ولد قالوا ما راضين قديش قالوا قال ايه قالوا قدي قاله افضل من علي ما كله قدي يشتي ابن عمه وصيحوا واعترضوا على رسول الله وخصوصا فيها يعني أمر حساس حين قالوا ابن عمه اشتركوا لهم حين ابن عمّة وقالوا إيش فلما قال وقالوا الهتنا خير ام هو قالوا ما كذلك الإشكال إيش آلهتنا اشكال من, من علي ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون يعني كانوا ما بلا جدال ولا هو مسألة ما به جناعة بل هم قوم خصيمون يعني مثلا مشهورون بالجدال وهم يعني ايش الجدال؟ ما يعني يريدوا نفس الجدال والوطال الكلام بس ما هم باحثين عن الحق ضربوه يعني هين قال ضربوه بالمثل يعني قال الحين داروا نفضل هو هو اللي وزن ولا ولا ولا على ابن ابي طالب ربما ما حصل هذا الكلام إلا إذا ذكر فر... ذكر يعني قلنا في سيات قصة واسمه قصة عيسى انه قال الماضرق ابن مريم مثلا إذا قلت منه يسدون يعني حين ذكر الله إن إيش. إن إن يعني حين ذكر رسول الله ان علي لو يتكلم لو علي انهم يحصل مثل ما في إيش. <تصفيق> مثل ما في عيسى ابن مريم مع ان عيسى ابن مريم يعني يعني جعلوا منه إله وما هو إله وما هو العبد عبد فلذا قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هو عبد أنعمنا عليه باختيار هي لاداء ها؟ نعم وجعلناه يعني ما هو اله ان هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل يعني وقدوه ايش به هذا لا لا عندك تفسير ثالث يعني إن إن المراجع الجل حماه هذا لكن الضارين كده القضايا كده منتجرة كده مع عارف اللي هو مشهورة <تصفيق> قال إن هو عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل بس في غير واحد ذكرها الإيمان الهادي وذكر القاسم بالحساب القاسم مثل هذه الواحد <تصفيق> يعني عادي قلت لك انه يعني يقوى هذا يعني الرايحين ذكروا انه فلان وفلان وفلان ذكروا اسماهم يعني من المنافقين عددوا انهم بغيحوا واعتربوا قالوا انه قال ايه قال ايه منه ذي قال الحابس بن حل ذهبوا واصحاب ذلك من المنافقين اعتربوا على ذلك إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يعني سبب أن النبي قال عليك هذا أخذ يرد. إيه. تترك عذاب. نعم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملاكًا في الأرض يخلفون. قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ما هو عبد؟ ما عبد إلى؟ وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال ليرد عليهم و. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون يعني انعمنا عليه و جعلناه نبي ولو اردنا يعني هذا قالوا لو نشاء لجعلنا منكم ملائكه قالوا بعضهم احتم التفسير لجعلنا منكم ملائكه يعني لاوجدنا منكم يعني منك لكم ملائكه يعني قادرين ما اوجد الله عيزه بدون اي بدون اب ولا بد الله ان يعلم منك لكم ملائكه يعني جنس اخر يخرجه مننا ما بها معنى هذا تفسير ويوم ويخرفوكم يعني فنتهم مع يبقى هذا الملائكه وتفسير اخر وربما ان نرجع ولو جينا ولو نشاء رجعنا منكم ملائكه في الارض يعني بدلكم ملائكه في ايه يعمرون الارض إذا ما أنتم اذا ما انتم قائمين بامر الله لان معنى كلمه منكم يعني بدلكم ما جوه معناها منكم يعني يعني تسدوا لأنها بتيال من معنى بدل في الله تعالى قال أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة حياة الدنيا من الآخرة وش يعني أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة وذي هو رأينا شاء رجعنا بدلكم ملايش في الأرض يخلقون لكما يشير أن الملايش في المجالس يعني البشر يقولوا هذا إذا كان عباده يقول هذا ملك يعني شخص عظيم نعم في قالوا كو انتبهوا لو استتكم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم يقول طيب يعني ما باس بدنا نجعل المرايا اللي نحتفل بها في الزاه قالوا <تصفيق> كيف ان الله يجعل في الارض من يفسد فيها قال دام صار ارض الله ما يعني الكوكب يعني احسن كوكب صالح للحياه ويعني يمكن فيه راحة قالوا كيف انك بدك في الارض من يفسد فيها لان يعني في دار فقال من سأل الله أراد الله ولا شاء الله أنهم يجعل ملائكة بدلكم يعني وينهيكم تماما. بالحين ما يرضوا يؤمنوا حين ما يرضى الناس يؤمنوا ولا ينساغوا بيقول ها يعني بالحين تتولى واستبدل غيركم فأجي الناس بدلكم هذا لا أراد الله أن يبدل الناس كلهم يجي بدل الملائكة يخلفوهم في الأرض يعني يعيشوا في الأرض الزنى الزنى. ما نظهر إن نفترض ما أكاد ما يعني ناس. ما ما العرب لكن ما يعني قال وإن هو ها؟ لا لما في أحسن أحسن أحسن ما بكي مسألة الجنة كانت في الأرض ونقال من مكان إلى مكان يعني مكان كان أخضر وفيه كل الراحة ونقل إن بسمها الأرض خضراء جنة أرض الجنة من أرض إلى أرض حين أرض من ولا من مكان إلى مكان قال هادي نفسه راب كذلك إنها في إنه فالجنة يعني كلها الجنة وذلك كان فيها في الواقع في مكان في الأرض قال وإنه لعلم للساعة رجع إلى كلام عيسى وفي كلام عن عيسى قال وإنه لعلم للساعة يعني بيسبب لنا العلم بالساعة بيسبب العلم بالساعة عيسى لأنه قال قال يعني كما روال هادي إنه برجح يجي في آخر الزمان يجي ينزل الله عيسى ويكون من أتباع المهدي من أتباع المهدي نعم إيه إنما ينزل من السماء ولايحين ما بيربى أصلاً إن كان انزل ينزل من السماء يرضى إيه إذا ما دكروا بالضبط قال ينزل ولا ولا يحين فمن قال واجعله من أتباع الإمام المهدي لأنه شو على تبع تبع محمد والمهدي باجي على جريعة محمد هيه. قال حتى لد... هو يصلي وراء المهدي هذا قال في ذا جاء إسأل عيزاء فوق علامة للساعة يعني بيعلموا أنها قربة الساعة قال فإنه لعلم للساعة يعني علامة قرب وقوع الساعة قرب يعني قرب قيام القيامة قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها يعني لا تشكوا في ذلك واتبعوني هذا خراط المستقيم <تصفيق> وإنه العلم يعني يقول النبي وإنه العلم الساعة يعني, يعني أكيد يعني أنه يجي لكم علم حين ترى فاتعلم تقول الساعه فلا تشكفوا فيها لأن هذا بيقصد ما في الكلام وحتى بريعجي علامات لذلك فلا تنترون بها فلا يكون فيه إلا فيكم شك بالساعة في واتبعوني هذا صراط مستقيم. انا على على الطريق المستقيم. لا تتابعون لا تشكوا فيها. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قالوا إذا إذا ولا تسمع للشيطان. يعني آدم المتابع على في الواقع في في إنما بسبب من الشيطان قال ولا تصدنكم الشيطان إنه لكم عدو ما يريد لكم إلا الآه الشرق عدو مبين قد أبان عداوته في موقفه إيه مع أبيكم آدم مبين يعني قد أبان هذا العدو يعني قد واضح العداوة إنه لكم عدو مبين هو قال أنه يقول هناك نعم نعم ولما جاء إسحٰن بن... ولم جاء بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليُبين لكم بعض الذي تختلفون به قال الله أيضا قلت في شيء عن إسحٰ عليه السلام قال لما جاء بالبينات يعني بالأجله ال... الواضحة بالميزات قال قد جئتكم بالحكمة جئت لكم ب... بالحكمة يعني بالتشريع من الله الذي في الدلالة على كل خير هذه أيش يعني الدلالة على يعني على كيف يعني يتصرفون في أمورهم هذا الحكمة قلنا على التصرفات الأشي الحسنة والتصرفات المناسبة قال قد جئتم بالحكمة يعني بالشريعة ولأبين لكم بعض الذين يختلفون فيه كانوا يختلفوا في أشياء كثير قالوا بعضها مثلا تختلفوا في أشياء دينية بعضها في أشياء ما تتعلق على قال هادئة ديئتكم بالحكمة هو يبين لكم ماذي بتختلفوا فيه بعض بعض بيتختلفوا فيه وهو ما يتعلق في أمر الدين في دار بعض ما بان يبين لهم كل من يختلفون قالوا يعني البعض بي فذي تعلق بها أمر الدين أما ال ال الآخر بعد الأشياء فلا يعني خلافات فيه أشياء الدنيوية قال فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله يعني خافوا وجعلوا عملكم لله وأطيعوني وتابعوني إذا أردت تقوى الله إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه والله ذي هو ربي وربكم والذي استحقق عبادة فقط لا تعبدو شيء آيه هذا صراط المستجيم يعني أنا أيضا مثلكم كان بيقول لهم أنا هو ربي وربكم كان بيقولهم كذا يعني لا عدا بيقول لهم قدي بيقولوا إنها إله كيف إله بيقول ربي وربكم مؤكد. يقول إن الله هو ربي وربكم أنا مثلكم يعني مثلكم عبد لله أنا مثلكم إيه؟ أنا يعني اعبد الله فالله هو ربي وربكم وكذا يعني كلام تأكيد جديد قال إن وهو نعم إن الله هو ربي نعم تأكد ناساً يقول عند التأكيدات الجملة الاسمية وإنا وجيب الغمير الفخر إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه وليستحج العبادة يعني لا وجه العبادة إلى غيره هذا ترابط المستقيم إيش وهو إيش عبادة الله وحده هذا هذا هذا قال اختلاف الأحزاب من بينه يعني رجعت على أتباع أتباعه غامة اختلاف في ما بينهم وناس قبي يقول أنه إله وناس قبي يقول يعني اخت اختلاف عدة يعني اخت اختلافوا فرق ما بل كان هناك أن أصبحت فرق كبيرة سماها أحزاب فاختلاف الأحزاب يعني أصبح حتى أصبحت هناك في أحزاب كبيرة فاختلف الأحزاب من بينهم طويل للذين ظلموا من عذابي ومن ألم أي الذين ظلموا ويذيعفوا وخرجوا عن الحد وإلا من عذابي ومن ألم هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بعثة وهم لا يشعرون يعني وش معل... بعد ما لهم لهم كل شيء الساعة أن يعني في وقت فقط صجعه وهم لا يشعرون يعني ولا يحسوا بهذا ولا يدركون. قال هل ينظرون إلا الزعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم باثة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي يا في <متبقى> البس الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون وَطَافَ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَقْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَعِيهِ الْأَمْفُوسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَن تُم فِيهَا خَالِدُونَ وَتَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُرِثُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُم فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمْ خَالِدُونَ لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مارك ليغض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون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 وعنده علم الساعه واليه ترجعون ولا, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم, قوم لا يؤمنون إليه عندهم؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. قال هل ينظرون إن كذي بتظهر لهم الآيات؟ يظهر لهم الحجج؟ ما عادوا يشترون لاش إلا عند أدو مساعة يعني فجأة وهم لا يشعرون ورجعش بيرجع يدرو. برجاء يدرو حين معي ينفع ما يش حين ما تنفع المعرفة. <تصفيق> ويش ذكر ويش بعض بعض ذي بيحصل فيها قال الأخيل يعني الأست جاء بينهم بينم علاقات قوية برجاء يجواهم يعني إذاهم إذاهم أصبحوا في جهنم من ها من ها والعظيم ذكر فاستحدث بينهم عداة شديدة. هذا أخي لاو يوم بعضهم لبعضن علو. هذا من من الأهل. يعني من الأشياء اللي بتأتى تحدث في جهنم أن عدي كانوا مستذق بيرجع جبينهم عذاب شديد، هذي قال بعض عن بعض. بسبو التهام الواحد الثاني بيدخل. ربما يشين ما عد أطلع ال الخ يعني الأصديب بيو حياة بيرتاح الإنسان، بيركب على هالزيان بيرتاحها، قال هذا بات انتهى تماماً، وربما أيضاً بيو بجيء الأخلاء والأصدقاء بهم سبب الخراب بعضهم للبعض كل واحد يشجع يعني أي لما إذاه وصد إذاه وإذاهم فالحين بيأشروا في بعضهم للبعض الصراعي وإذاهم فالحسين مبلغ عاشر هذا في يوم القيامة نعم يوم القيامة ما تريدون الله في جهنم يعني عندكم الساعة قال يا هذا بالنسبة له إذا الأخلاء وبعضهم لبعض عدو إلا المتدين يعني يعني لكن يعني الممتدين لا ففالعكس بيكون علاقة بينهم زوجية قالوا <تصفيق> هنا إلا جي <بي> إيه <تصفيق> بس بس بس ما يور... <تصفيق> يجي منك <بقى> ممكن. <تصفيق> ما لا يمكن والله شر إذا أخلا يعني في أي أي أخلا على تمام تمام على أصدقائه في أي مكان بيكون بينهم عداوة إلا اللي هم متدين بيكون بينهم محبة ولا <تصفيق> نعم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا ولا أنتم تحزنون. قال للمؤمنين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يطمئنون بهذا على الخطاب خطاب من الله من الله لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. خلاص من اليوم ما عاد به لا خوف ولا حزن. اشتيعباد الصالحين. إيه. دليل نسبه لل للتشريف بالله فينا الله. ندري حين قال يا عبادي لا خوف عليكم. آه. صح، صلوا مع بعض يعني <تصفيق> إيه ما بيقولون مفسرين من مفسرين بيقول ما هو ما هو ش ما هو شاب ليش ما لهم يا عم يعني للإضافة لصبهم قالوا إن قالوا مبدي يبغي قالوا يا عبادي <تصفيق> <نكتبه تصفيق> وفرحوا الناس يقول يا عبادي وفرحوا إنك تبالي لهم يا عبادي لا خوف على سموه وفرحوا وقال الذين آمنوا ورجع قال ورجع يكسع ويطحنوا ذال الذين المجرمين لكانها يعني هذا من الأجل إن الزيادة يعني الزيادة الهم عليهم الذين آمنوا بآياتنا جاء قال برجع يقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يعني الذين مؤمنين الذين آمنوا بآياتنا وما جئنا به بالله يعني بالب القرآن وفداه وكانوا مسلمين امنوا وسلموا وجههم لله اخلصوا الفس لله هنا كلمه مسلمين عدا للناح قالوا كلمه مسلم تاثير معنوي احيانا معناها مسلم يعني ما هو في قوه المؤمن مسلم دين هذا لا لا الله محمد رسول الله وهو ما هو في الوضع مؤمن وذلبه هو له مسلم واحيانا المسلم يعني سلم امره الى الله واخلص سلم يعني جعل عمله خالق لله هذا قال الم المعنى الآخر أقوى من المؤمن والمعنى الأول أضعف. حين قال قالت العرب آمنا كلهم من ولاهم كل أسلم. ولم يدخل في إيمان فيهم. لكن معناه لا الإسلام أحت يعني أقوى. الذي آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين آمنوا وسلموا يعني مسلمين ما مسابر إيه ما لا بد أسلم ما تقول في الإسلام لكن أراد وكانوا مسلمين يعني وأسلموا أعمالهم. لله أخلصوها لله يعني فسالة خالصه من اي من يعني عبادة غير الله فهذا الهدف يعني القم هو الله نعم ها قال الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وإش مالهم قالوا لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة قال لهم ادخلوا الجنة أنتم ها؟ في على, على شيء فيه. ما على شيء لا لا أنا مثلاً يعني في الدنيا في يعني هذي سلموا في الدنيا أو في الله. ما يا يا يا يا ادخلوا يا قال يا يا يا يا يا يا يا الجنة يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وأزواجهم تحبرون يا يعني يعني سعادة يا يا يا يا قالوا سعادة تظهر على إيش على على الأوجه على الوجه على الوجه الحضور بيقولون يعني زيادة مبالغة في السعادة يعني فرحة ما لها مديرة فرحة تظهر عليهم في في أبدانهم وتدخل أنتم أزواجهم تخبرونه وإيش لا قال معنى كذا أن أن السعادة هذه تظهر على إيش السعادة هال يعني يقول إيش القويه هذه تظهر على الانسان اللي في السعاده من في بس اللي <تصفيق> <تصفيق> في الدنيا قال في سعادة يعني يعني سعادة في الدمه في قمه السعاده كان يطافوا عليهم. يطافوا عليهم بآني عليهم من يطاف عليه عليهم من عليه طاف يعني ما معدها مثل الدنيا بتتعب الزوجة تقوم تطبخ وتسوي وتجهد قال ولن بلا تقدم ولا تسويه قال ما هنا لك قال خلك ما عبد يعني يطافوا عليكم جوه هناك من يظن بخدمتكم قالوا بيجوا مع الواحد يعني بخدم بالمئات يخدموه يطافوا عليكم بصحف من ذهب الصحافة دي يعني بعيبهم يدخل الخادم بصحفة يجي قال من ذهب الصحافة هذي بيحطون الأكل فجر فيها كاز من ذهب واكواب كذلك من ذهب الأكواب من ذهب. وقاله من ذهب واكواب كذلك يعني من ذهب. قالوا ان قال اللغه ما هو مثل ما احنا هو ما علاقه ولا بيجي مع يعني ولا الكوب وقال بعدهم حاف من ذهب وأقواب أيضا من ذهب وفيها ما تستهيه النفس فالجنة هذه يستهيه الإنسان ما تستهيه النفس وثلاثة العيون يعني النفس بالنسبة للآكل والشرب وأي حاجة تتكلف وكذلك ثلاثة العيون بالنظر إليها أي حاجة كل شيء هذه بثلاثة بهالأشياء ال العيون وها بعدين وأنتم بها خالدون هذا نبه النفس الوادة الإنسان تما حصل على نعمه زيادة بيخ بيخاف لا تجيء بيدل حين بيجت أنت يا رجل هذي قلت مهما كبيرة بطلعها ما أنه لجأ فوتة ولا حد يشلها عليه ولا حد ي ولا يرجع يمرض ولا يجي ما لي شيء و و وراء السيف وتنقذت قال هذا يقولها من البداية لان حتى ربما إذا نعمت زائدة كما قال واحد حاجة ورتعد ذا لا يهمل صيبه ولا يتخرب عليه قال هم ما ذهلوا. ماذا قال هذا لهم عمل هذا النعمة العظيمة وأنت خالد يعني ما عليك أي ضرط ولا أنت لها ولا يمكن تثبتها تبعد من عم دائم فلا يعني حتى لا تفكر ولا لا في نفسك لا حتى هذا الخاطر ما يخطر على بالك قال وأنتم فيها خالدون يجلوا لحين يعطون هذه الأشياء وتلك الجنة التي أوردتها هذه الجنة قال التي أورثتموها بما كنتم تعمل التي أورثتموها يعني جعلت لكم بسبب أعمالكم يعني جزاء ليس لأعمالكم فإذا إذن يبين أنه بسبب عمل الإنسان ما هل الله هذه اللتي integrاء هذه بيقولوا أنه أعمال نا من الله ويقل هل يدعون باقي يوب gotten الآية perde organizer بسبب أعمال أورثتمو بما كنتم تعملون لكم فيها فواك كثيرة الفواك representative كثيرة أنواع كثيرة والكميات كثيرة منها تأكلون؟ يعني من كثرتها ما بلا بتأكل بعضها ما بتأكل عقل لكن أيضا من مزايا الجنة إنها غريب في الدنيا في الدنيا حاجة عجيبة مثلا الفواكه إذا جاء الواحد كما جاء وما بيصير لذيذة ونجاه كثير ما عد لعبة ذلك أقول لهم في الجنة لا باقي كثير نفس اللذة نفس اللذة قالوا من الحين جاء أول ما كتى أكلها كل ما رزقناه جاء أول مرة, أول مرة. في قال كل ما رزقناه جاء أول مرة زيقولنا راحون فسروا إنجام الجزء من إبراهيم الذي قال كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قال هذا الذي رزقناه من قبل يعني نفس, نفس الطعم زي عاد إحنا كنا وجاء للثاني مرة وجاء هو نفسية الطعم والثالث نفس نفس نفس مرة ورابع مرة وعاش الله يعني لا يبعد واحد بيين لش اللذة الأولى يعني قمة اللذة ولا تروح ماهرتنا ما بيسموه ما في لا با... مرة واحدة كم خ خ خارج كم ويا فيه غ غفية هذا يعني ما ما وجدنا لا ولا هم وجدلها لا أولًا اللذة بيدوا يستمتع بيه على طول ولا به ألم ولا به مرض ولا وجد له أي مشكلة قال وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثت لكم فيها فاتحة كثيرة ومنها تأكلون فقال مبلغ يعني الكثيرة ما هي ايش ما يمكن ان تنجع عليهم. بل قال له حديث ان ما تؤخذ ثمرة من مكانها الا بس مثلها مجرد ما تبقى فى الثمرة بهم بس بدل الثمرة الثمرة هذا بالنسبه للمؤمنين ورجع ان قال الله المقابل ان المجرمين في عذاب جهنم خالدين. يعني يبين أيضاً الطرف الآخر المجرمين المجرم هو ذي يعصي الله لأن كلمة مجرم هي تشمل العاصل يقولنا سواء كان تافر بل مسلم لو قد قال واحد يشهدوا أن لا إله إلا الله فعل بعض الواجبات بيعصي ويدخل بهذا أي معصيه بدخل في الإنسان في سفة الإيران هناك معصي هنا هناك شملت العصاه جميعا سواء كانوا كفار أو مسلمين إذا قلت إيش؟ إذا قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدين. هذا لا بالمقابل. قال في عذاب يبقونه دائم. لا يفتر عنهم. ما يمكن ينقص ولا يخفف قليل يفتر يعني يخفف جليل. قال لا. ينقص يندقف. كذا يعني ناجم. قال لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال وجود في العذاب مبلسون. وش يعني مبلس؟ يعني ساكت. ما عبا يتحرك ساكت ويأس تماما بيقول ساكت من اليأس ما عبا عمل انه بايجي لها نجاح ولا انه مخرج حتى ما عبا يتكلم فالإبلاس هو يعني كأنها ساكت السكوث لا الإبلاس معنى الإبلاس السكوت بسبب اليأس من الفرج يعني ما عمعك أمل انه يجي لك فرج من, من هذا الرئيس في إيش إيه هو في يدو مفهوم كله إيه إذا سكوت بسبب اللي عت من الره من الـ من الرصيد قال ما معنى اللي قال أي بلايه فيها الانسان استمر قال اذا قال بيجيهم كذا ويجي يجلسوا قال فترة طويلة ولا يعني خلص. مع ولا عاد يصير يعني غلط مع يجي يكلم ويجلس لي فترة ورجع إيش يقعد مدريساً يتعذب ورجع يدعو ينادى ويقول يعني يتعبوا بتعب شديد لا تقولون لكم معاي السور يدي كلمة من, من اليأسة يقول فيه ما عمها أمل خلص وقال لكي تبطروا بكلها معاي السور يدي كلمة ورجع يجلس مدها طويلة وبعدها يصيح يطلب النجدة وهذا ليه ما أحد ما فعلها لكن من شدة الألم يصيح يصيح من شدة الألم ويبعد يصيح مع أحد يجاوب عليه يا يقولوا مدرسه يعني سلامات طويله قال ورجع يقولوا خلاص قالوا بيقولوا بيرجع يعني القائد والله تصرف يعني كان القائد لا ايش غير خدنه جهنم الكبير حقهم مالك قالوا له ادعي ربك يموتنا خلاص يموتنا نجي له له خلاص وسلامه من العذاب ورجع قالوا اقعدوا 1000 سنه تعذبوا ما يجوب على لما يجوب على انت لما يجوب عنهم فانا قال لا يفتروا عنهم العذاب وهم فيهم امجلس وما ظلمناهم ولكن كانهم الظالمين ما ظلمناهم حين عذبناهم هذا العذاب الشديد هم اللي ظلموا انفسهم هم اللي اختاروا هذا الطريق ولاه هم كانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي يعني يهلكنا هذا العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ما نصحب وقعني نادى وهم قالوا قبل انهم ايش مبلسون مبلسون يعني ساكر ما اسر يتكلم وذا هنا قال النادى يا ماسر قالهم بيجي مراحل ايه يعني اوقات مرة يجبهم كذا مرة كذا في مرحلة يقعدوا ما اسروا يتحاقوا ورجع قدوا مدريخة ويرجع يصيعوا من ايه من شدة سألهم ولا حد يجيوب عليهم ورجع يطلبوا قال ايه يقعدوا يطالبوا مالك انه ايه ولا يجيوب عليهم يقعدوا ألف سنة يعذبهم ما تجيب عليهم؟ ورجع يجيب عليهم قال إيش؟ قال يعني يقول الله لهم قال لا إنكم ماكثون <تصفيق> هذا قال يعني الله قال ما هو ماكذب قال الله إنكم ماكثون جواب من الله عليهم إنكم ماكثون ربما يجي على لسان الملك هذا من الله ذي بيجيب لأنه قال إيش؟ بشر الحنكم والكرم قال إنكم ماكثون لقد تدينوا بالحق حق قال ما مكانكم هينقدي يقعدوا يقولوا خلاص نشتين موس ادعي ربك نحين يقولوا ادعي ربك انت في بيتك يقبل يقبل كلامك يعني يعني ما أور الناس يعني توصل توصلتوا به إنه إيه لكن يموسهم قال ورجع يقعد ألف سنة ويجاوب عليهم يقول ما بلا مكانه مكانه ما, ما معكم الله غريب ما بلا يعني حتى قالوا معناه ما تيزون يعني خالدون بل قالوا انك العين يبي سحر منهم ما بلا نحين يقول بلا عندنا العين بلا فك قال ما إلا عندنا واللي نكلمته ماك ماشي أراد بها, بها الخلوط وما بلأ كان فيها سخرية منهم ما بلأ, بلا مكانه قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق وحديثة قلنا لكم هذا كلام من الله قال إن قال الله إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق سارهم قالوا نعبه جراعه لقد جئتكم لقد جئتكم بالحق يعني إنه يجوا الله ولكن جئناكم بالحق ولكن ما ما شاء الحق أم أبرموا امرا فاننا مبرمون قال لكن أكثركم ليس حق كاري ما اشتال حق يعني هم اشتال الباطل هم اشتوا يعني مع النبي يظهر له مرحق لكن لا. ما اشتال حق الحق لا. لا يعني ما عرفت انه له حق يعني بعضهم يمكن يمكن بعضهم يجوا لحق نفسه يكرهوا الحق وبعضهم يجوا ما هو مثلاً يجوا الحق وما بلا يجوا على السهوات ولا يعني المصطلح عظيم بعضهم بعضهم يكره الحق وبعضهم ما هم اللي بيكرهها لكن يعني ايش الهوى يقلب الدنيا كذا الدنيا الدنيا ده المصطلح عظيم المستكرين المستكبرين هم كانوا هذا الحق والمؤمنين تبعوا قالوا لكن أكثركم الحد الثاني يعني بيصبر يعني مثل مثل المسلمين كره يعني هم المؤمنين المؤمنين يعني هذين مثل مين يعني ما هم مساتين كارهين الله ما عملوا ما عملوا اللي تبعت اهوال لا اكثرهم ما اشتدوا ها ولكن أكثركم الحق كارهون أم أبرموا امرا فإناموا مبرمون يعني بل أبرموا قال كان قال بل أبرموا, أمراً أبرموا يعني أحكموا. يعني, يعني جهزوا أمر وخططوا الأمر بإحكام. أثر قالوا الإبرام يعني الإحكام. أبرم الشيء يعني احكمه لأنه قالوا بي من البرم. حين يبرموا الأنش في الحبل أرسل حجته. يبرموا حلال ما يوجد الحبل ذوي. يعني الحبل. إحكام البرم. قال أبرموا أمر يعني خططوا يعني إيش دحين كل يعني إيش حكموا كم شديد وقال ها فإن نمبري منهم إذا أبرموا فإحنا إيش فانبرم يعني وإحنا فان نبلم أمر هذا إيش حكم يعني ولا بن نعم ولا الأول هو هو عام الأول الأول خلاص هذا في الجمعة هذا الأول سابق لكن دحينه أبرم أمر قال دحينه كأنهم قال بيقولوا بعضهم بيصدق هذا إن دحين لإنهم جهزوا بيخططوا تخطيط الجهل النج يعني إذا عني وجمعوا وتأمروا يعني هم خطة هالعم محكم كانوا إحنا أبرمنا أمر يعني ما جهدهم إيه أفشلناها إحنا قال أبرمنا أمر يعني أفشلناها وما, وما ما صار ما يجهد قال أبرموا أمر في مخالفة للشريعة وفي تفجعنا وإحنا أبرمنا أمر بإنه يظهر الحق ويبين للناس كلهم لا. لا. لا في حتى لا, في أن أن لا. الأخير السيد كرام في إيه؟ الأول هم بيقولوا إن جا إيش إذا قتله ولا يجمعوا قالوا من كل قبيلة جمعوا الأربعين فتى من اشجع الفتيان من كل قبيلة قلتوا أحسن واحد واحسن واحد في الضرب جمعوا أربعين واحد وقالوا يضربوا للنبي ضربه واحدة من البني هاشم ما يدروا من يطالبهم فالجال <تفرج> قالوا ده مهدين قبالي واتجهدوا واشتوا يسوه فالله ايه يعني احبط عملهم وحده جاءوا قالوا جايبين جالسهم عند الباب مريعين اشتغوا يدخلوا عليه والجاءوا خلط الله عليهم النام وخرج الرسول وهم نياموا حساء على روس المستراب ومشع ومستروا يسويهم وامروا في مكان وامروا من نعم في مكان قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمام رمو أمرم فإنهم أم أن لا نسمع سرقةهم ونجواهم إن ربي تأمر ويجدر المال هذا نسمع سرهم يعني إذا السر قالوا هل دي بينك وبين واحد والله في نفسه وسمع سر ونجواهم خاص يعني بين مجموعة كان بين مجموعة وفي ما بين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 تصوير كامل ما يمكن يفعله ناهي واحنا دارين أصلاً ما غير تصوير ما بلق دوري إلا الإنسان نفسه إذا بده ينتبه نعم قل إن كان للرحمن ولد وفعناه أول العابدين قال قال أب... قال الله قل يا محمد إن كان للرحمن ولد إذا مع... ولد إذا مع مع الله ولد مم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبدين. ها بعضهم بيفسرات تفسير عجيب. هذا الآية كان بتشكل عليها دايم. كان ذاك اليوم. كيف يقول إذا جاء مع الرحمن ولد فأنا أول من يعبده؟ لا بخش. إذا ما ولد ما في مفرض يعبده. إذا ما ولد يعني إنهم يس ومثل بعض الأنثى ما في مفرض يعبده. آه. إيه. لكن القراءة تفسير الإمام القاسم بن إبراهيم اللحين ارتحت له. قال هنا إذا كان للرحمن ولد فأنا أول الرافدين. أولاً رافضين، العابدين يعني الرافضين وقلت أتعجبت ويقول عابد يعني رافض أبحث لهذا في المعاجم عبداً بجلاء في نوعين، عبداً يعبدوا هذا معنى العبادة وبه عبداً يعبدوا بمعنى الرفض معنى الرفض والإنكر، عبداً يعبدوا وكلهم، الإسم الفائل حقهم عابد وقلت لهذا في المعاجم كلها كذلك إذا كنت أحجبوا على كان يعني نلصف جمعا ما قال <تلق> قال إيش؟ قال واحد منهم قال كان معي مدركي أرض هذه الأرض لي بيقول بي سمع. حد هم يعني كان قال واحد منهم هذا أرض بئر لي ف يعني خليتها عند فلان فعبدني ودانكرني <تصفيق> عبدني عبدني العربير يعني انكرني فعبي فذي قديم مبارع معناها الانكر والجحود انكار والله جهود لا رفض لا هذا دفاع في اللغه عبد يعبد فلن فانا اذا كان مع الرحمن ولد فانا هو المبارع ما إنما هو إله ذا ذن هذا ما هو إله أنا أتعجب حتى زمخرية حتى زمخرية ذي هو أك... يعني يعني بيعلوه حمده التفاظد ما ذكر يعني استبعد ذا المعنى استبعدوا قال به كذا عبيد عبيد لكن نفهم نفهم ذن عنده قال إذا كان مع الرحمن ولد فأنا أول من يرفض عبادة الولد قالوا قال ودخلنا من يرفض عبادة الولد إذا مع ولد فأنا أول <تصفيق> لا ما دار هذا عرف عبد الله كذا قال إشتيجي يقول ما هو سابر جمعة ولد إنت هذا أمره إيه إشتيه ما هو قال إن كان رحماني ولدي يعني إن فأنا أول ما يعبد لكن ما هو سابر جي ولد إذا <تصفيق> كان الأمر حلقة مستحيل لكن بعيد بعيد لأنه في كل لجوم على كذا قال إذا هو فرضا ليش أنا براش شيء غلط ولو فرق لنا مستحيل بربابه هو غلط نعم يقول ما بيشي كذا لكن من يقول اني باعبده لو كان كذا باعبده فابني بيعبده وهو غلط يعلق اه ولو علق بالمستحيل وهو شي غلط غلط ان واحد يعبد يعني يقول الحين يقول هو جسم فانا ايه بعبده وما هو سابق جيه جسم اذا ما نعبده فايصبر كذا لا ما هو صعب قال يعني ده يعني انه يعني سهل يمكن يعبد الجه ما اذا عثر قال تبرك أعبد الجسم ما هو سهل الكلام ما هو إنك تعبد شيء مع حبل هو <كارثة ده تصفيق> إنه قال كذا الشيء مع الرحمن ولد فأنا أول من, أول من يعبده لكن يعبد الولد <تصفيق> <تصفيق> شيء لا لو كان مع من هذا الولد، هذا لكن لما كان مع مع رحمان ما احد تمام، قال لي لكن كذا، لو بكذا العبده ما جاب لا، ما معبدي، ما اظن بصير المعار احداث ضر، الا لكن لو كان مع رحمان ولد اني باكون أول من يعبده لا، لا تنحين ما معبه. حينه مستحق يوم عن والد ما أسابر عبده إذن استحارت الحباب قدري لا فيه من سيساعد إنه يفهمنا يفهمنا إنه يعني ما بلا ما بيشي لو بيشي إنه ما ذا ما يعني فما المفروض يعبده لا المفروض فلا مرة لا اذا ذهب ما عاد المفروض يعبد لا قبل ما الجناب هو انا رسمت لك الله نفس يعمل على هذا لا لا لا لا لا لا <نص... سؤال> قال: كل إنسان الرحمن ولد، فأنا أول عابدين يعني جل الرافضي. قال الله يقول للنبي قال قل مذا جاء الرحمن ولد، فأنا أول من أرفض عبادته سه. ماذا عبد ولا حتى الرحمن؟ قال له ولد. بس النبي هو بيحصل نفس المعنى. جاء لما يكون له ولد. ما اللي بيظهر معنى الشر؟ فعل إن كان فعل. فأنا... بيظهر الشرطي. قال سبحان ربي الحين يقول كذا قلت سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما ما يسيرون سبحان في خلق السماوات والأرض عن هذا الكلام عن دع الله عن أن يجعل له ولد عن ما يسيرون من عن ما يقولون من الكلام من نسبة الولد إلى فدرهم يخوضوا ويلعبوا خلهم يخوضوا في هذا الكلام ولا في أي كلام يشتهوا ويلعبوا في دنياهم ولا يرجعوا ولا حتى يلعبوا يومهم الذي يعقوم. لا ما ورجع بعيد بعيد رسل يرجع بعيد. هذه قدوع عدم الله. كل ما؟ إلا. قال وهو الذي في السماء إله و في الأرض إله. هو الذي يعبد في السماء هو إله في يعني يعبد الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. ونا تبارك يعني كثرت نعمه. ما عطاها؟ بدا شطر الاسماء ما هم ضاغلين. لما اذا عندك ما يقول كبير بيجعلوا الكبير فيهم جمعه، يعني ما انه يجيهم جمعه. قالوا تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعه، وذي بيعلم الساعه يعني بالقيامه. ما بلهو وإليه ترجعون يعني وهذا بيرجع الناس الى يحاسبوا على اعمالهم ولا يملك الذين يدعون من دوني الشفاعه يدعون الذين يدعون يعني الذي بتدعوه ولا الذين يدعون المشركين يعني يعني ولا تملك الاصنام التي يدعونها الشفاعه الا الذين يدعون من دوني الشفاعه اصحابها نعم اذا هذيب تعبدوه كاني قال كان هذيب تعبدوه ما يمكن ينفع يعني الرجوع كله الى الله والذي تعبدون ما يملك شفاعه عنده ولا يملك الذين يدعون من دونه من دونه يعني الذين يدعون يعني الالهه الالهه التي يدعونها ها الذين يدعون من دونه شفاعه لا يملك الشفاعه الا من شهد يعني المعبودين كان بيقول المعبود الذي تعبدوه ما له شفاعه الا اذا كان بالرعي الا من شهد بالحق بسم الله الا اذا هو يشهد بالحق ترى ولا مستر لأنها مدلال ملائكة ما يملكوا ما يملك هذه بالتعبدوهم الشفاعة إلا ذي يشهد بالحق وهو عالم ومتأكد ومتيجن إلا من يشهد بالحق وهو يعلم هذا لا يقول إنه التسنام والتصد والله التسنام فقد يعني لا يكون الشفاعة لكن من يشهد بالحق هذه بايش يملك الشفاعة وباجوا ليه أقرض نعم لأن الغرض من لا يبين لما أحد نافعه ما أمنا بألم ذي في عبدوهم محيانا أحضر أحضر أحضر أحضر الله. أحضر الله. ولا انسانا من خلقهم لا يقولون الله فأنا قلت كان الإنسان من الذي خلقهم بيدل الله تكل عقاه عن هذا الأمر يقولون الله يعني الله الذي بسوي كل شيء الذي قادت وداره ما نجيب فالمفتاح يسره عن إبادة الله إله إبادة هذه الأثناء وجيله يا رب إنها أولئك ومن لا يؤمن ولا بجيله هنا جيله يعني يعني من الحين يقول وقول النبي قيله او قوله من الحين يقول وقوله يعني وقول النبي وقول النبي هذا المعنى اجتي معناه قوله ذا الحين قيله يعني وقوله ورجع اختلفوا في عرابها لأنها من الله هذا المشكلة بالنسبة لعراب جعلوا لها أوجود كثيرة بعضهم يعطلها على مدري حين يقول قيلة هو بالنسب على على محل الساعة وبعضهم أهم قال, قال قال الدمخ شريفها بدل أن سبواه إن إحنا نقدر الوعر الجسد وأقسم بقول النبي كان قال جار... بيقول النبي يا رب قال الدمخ شريف هذا وأقسم بقول النبي يا رب يعني لأنه فيه رفع للنبي النبي رفع من قوله تعظيم النبي وأقسم بقول النبي يا رب وإيش أقسم إن هؤلاء لا إيش؟ لا, لا يا رب, لا. يا رب. الله سنحن الله سنحن حضور. حضور. لا إن هؤلاء الجواب لا خد تدخل إن هؤلاء في القول يا ربي انها وقو... اقسم وقال النبي اقسم بدار النبي يا بقول النبي وش ان هؤلاء اللي... يعني ما هم مؤمنين ما عاد يعني بأ... بكلامك يا محمد ان هؤلاء لن يؤمنوا ما عاد فيهم في إذن في عنهم يعني عنهم لا ايش لعث مشغل نفسك بهم اصفا عنهم واقول سلام يعني ليش لا تعلم يعني تعاملهم لا يعني لا تكون ايش تتمسك معهم فسوف تعلمون ورجع قال بايه واقول سلام فسوف ما تعلم قول لهم كذا هيك وانت رجعت روق يعني قول له الحين ما خلاص نحن قاعدين لك ما نضربونا وانت رجعت روق بايه والله خلاص ما نفع وقيله هو وقيله هو ما يجي كذا نفس القصه بيصير يعني إذا حدث نخاف يعني Reason... لا موجود يلا يلا اسم اسم نحكي نحكي لا بعضهم لا يقولوا وقال النبي وقال النبي وقال النبي قيله وقال يعني قوله علامه وقال النبي قوله يا رب ان هؤلاء لا يؤمنون هنا السلام ما على